بسم الله الرحمن الرحيم سوره فصلت صفحه 477 عاد من اسماء هذا السوره حبثما السجده <تصفيق> نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرب أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما, أنا بش... قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أَا لتكفرون لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ له لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وجعل فيها فِيهَا من مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع ثماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم هذا مثل الباقي الحروف عنها سابقا. تنزيل من الرحمن الرحيم يعني الكتاب أو هذا يعني القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم مكامة من الرحمن الرحيم قلنا في الله معنى المنعم لأن الرحمة في الله ما بالله معناها أذبنا ما علينا الرحمن الرحمن من الله نقولنا الله رحمن ورحيم يعني كثير الـ الـ النعم على الناس فإذا كان هذا من كثير النعم يعني أنه فرصة كبيرة ولها أهمية كبيرة لانه من الرحمن يعني من المنعم علينا بكل النعم هذه كثرت النعم علينا فاذا فيه منفعة كبيره للناس كتاب فصلت اياته هذا هذا القرآن كتاب فصلت آياته ووضحت فصلت وبينت ووضحت قرانا عربيا قال حال كونه قرانا عربيا لكن وهل... لقوم يعلمون لقوم يفهموا الكلام العربي ويدركوه وحتاوي يعلموا إيش يعني معاني فهم قوم بيتنتبهوا للكلام وبيعرفوا معنى الكلام ونبهوا قلنا لكم كانوا في أحسن وقت كانت اللغة العربية في ذلك الوقت في أوجها يعني في القمه بالنسبة للفصاحة والبلاغة فهم يعني أرباب الفصاحة والبلاغة هم يعني يقولوا يضرب فإنزلنا هذا قال لقوم يعلمون قرانا عربي التجارب كونها عربي يعني فيه بيان يعني فيه بيان الهم وإيه ضح الهم قوم يعلمون وهم ناس بيفهموا ويعقلوا يعني معهم خبرة تبلغة لا يرجع يقولوا ايه إذا ما نقول لا, ما لا نفسرها في الباقي الآيات حيانا نفسر لقوم يعلمون. يعلمون يعني انه يستفيد من هذا يعلمون لكنها انزلناه لقوم يعلمون يعني يقلقوا العرب للعرب اللغه اللغة العربية ويعقلوها ويعلموا المعاني <تصفيق> نعم <تصفيق> يعني إذناء باللغة يفهموها ويدركوها بوضوح كأنه قال كان. هذا قال بشيرا ولا ليرا أيضا بشيرا مبشرا للناس بالجنة لمن أطاع الله ونذيرا يعني ومحذراً ومخوفا من عيش من جهنم لمن عصاه، فأعرض أكثرهم إذن هذا لكل الناس يفهموه ويعقلوه لكن أعرض أكثرهم رفضوا عيش أن يتابعوا وأن يعني أن يؤمنوا به فهم لا يسمعون ما يرضوا يسمعوه يعني ما يستمعون له أو حتى أعرضوا حتى يحاولوا أن لا يستمعوا إليه ما هو ما بالله يعني ايه عربوا ورفضوا السماء حتى سمع يعني أنه ما هي مساله انه ما يعني يعني إنه ما وضع لهم ولا انها ما اقنعهم ما يعني عندهم عناد عناد وتكبر حتى لم يستمعوا فلذا في ايات كثيره بيقول كذبوا مجرد ما ما تاملوا ولا سمعوا للحراق فلذا قال فهم لا يسمعون وقالوا عدم ما يعني ما يسمع ولا اصلا في يتولوا وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعونا اليه يعني لا تحاول فينا اقنع تماما اي اس من ايش من ايماننا لاننا ما يمكن يعني نستوعب هذا الكلام ولا يمكن نتعجل هذا الكلام اللي تجيبه قلوبنا في اكنه يعني كان عقولنا في اكنه يعني في في اغلف مغلفه الكنان فالأكنة جمع كنان والكنان بيقولوا حق ال... الأس... الاسهم ذي بيجيه من جلد وعاء بيحطوه فيها الاسهم بيقولوا فيه كنان قال قلوبنا في اكنه يعني مغطى مغطى يعني ما يمكن تدرك اقنع اي أس يشتونه لاحق يحاول قلوبنا في اكنه مما تدعونا إله وفي اذاننا وقر واذاننا فيها صمام وثقلة ما بنسمع ما بنسمع كلامك. إشته يشتو... يعني ما جهدنا. ما ما ما يمكن نعمل بكلامك. أجل. بيقولون النبي الله محمد. نعم. صلى الله عليه وآله وسلم. هنا طبعا بي بي يقول يسبر يقول يعني هم يعني ما ما نسمع... ما بنسمع كلامك ولا نستطيع نسمع. طبعا أرادوا تعجيزه وآه قال. لا والله هم فرقاء أقول نعم بيسمعه قلت قال أنا قبل قال اللي جاومي على هذا المعنى قال وقال وفي أذاننا وقر قالوا بعضهم قال الحلم ساعدهم لكن قال أصم عن الشيء الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده قال بيستلم قال إن إذا بالشيء ما يشتئه قال أنا أصم في الصمم يعني أصم عن الشيء الذي لا أريده لكن بالنسبة الذي يشى قال أسمع خلق الله يقدو أسمع واحد وأسمع وأسمع وخرج الله هنا وريد هذا راجهم ثقل يعني نحن قالوا ما إحنا صم صم ما بنسمع يعني لا أخاودي قال إيش وفي أذاننا وقر وفي أذاننا وقر وزيد ومن بيننا بينك عجاب أيضا بيننا وبينك حا عجاب حاجز ما نحتاج حتى ما يمكن يصل ان شيء من يرى ان وبينك جبل ما يرى ما يمكن ومن بيننا وبينك حجاب يكون هناك يعني يرى ان يكون من يرى ما يمكن نفهم من يرى ان يكون من يرى ان يكون هناك من يرى ان يكون هناك من في, في ان يكون على اني تشتي ان انا عاملون احنا بقى نعمل نستمر على عملنا ونعمل على عملك وسهل لو بيقعدوا كذا لكن ما خلاه يعني اشتي اعمال يعني ما احنا ما احنا متابعينك لك. لكن ما خلاه يعمل فاعمل اننا عاملون اي والله ولا ي... فعل اننا عاملون على ابطال دينا يقول لك انه يحملوا احنا ما يعني ما في هنا فعمل ما أرد إحنا بنا نعمل إيش ما أردنا ولا يمكن إنك تقنعنا كانوا قالوا هكذا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أخبرهم وفهمهم إن قال إيش ما أنت الله مثلهم ويعني إذا الكلام ذي بفهمه بفهموه وذي آيه والله اختار رسول من البشر بيجي هو آي لما تكل اللي يسوري بلغ الناس ويفهمهم حلا ويوضح لهم بديه الغريب أذهم عاشر لك ودا وداخل لك وذيه بييسوري يوضح لك أكثر أكثر من واحد جندي كم أبغى واحد جندي لام بلان بلان ثانيه فيحتاج بعض المرات واحد يكون يحب له وش بيقول فإذا واحد منكم بيكون أعرف وأوضح وأسهل في إيصال الأمور إليكم قل إنما أنا بشر مثلكم لا أنا واحد منكم قال يحاء إلي أنما الهكم اله واحد يعني إنه يوحى اليك هذا الأمر يعني حتى ولو قالوا هكذا وانا ندوق بشر مثلكم يوحى الي واحد الهكم اله واحد, إله واحد والاصنام هذه ما هي شي. فاستقيموا اليه حسن لكم وجهوا امركم اليه ولا تلتفتوا الى اي شيء اخر يعني لا تلتفت إلى أو أي فاستقيموا إليه. واستغفروه انتوا الان في خطر وقصرتوا فاستغفروا بما بدر منكم من اسيان وويل للمشركين يعني ما ينفع هذه يشرك ويستمر على كده وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخرة هم كافرون كانو ويل للمشركين يعني والمشركين باجي لم ايش ويل يعني عذاب شديد الذين لا يؤتون الزكاه ذمهم كانهم يعني بانهم لا يؤتون الزكاه لا يعطون الفقراء ما أوجب الله في أمالهم. كان إيه لا هو كأنه يبين يعني كأنه يقول إن سبب يعني إنهم إن من الأسباب في عدم إيمانهم ان ما يشتوا يكون يساعدوا الفقراء لأن الله جاء بهذا الدين رحمه للناس للعالمين حتى يعني شرع فيها الزكاة يقول الناس فيما بينهم الفقراء ما يشتوا يعطوا أحد الأغنياء هذا الذي كفروا يعني القادة كانهم ما يشتوئوا من أموالهم بل عاد يشتوئوا يأخذوا أموال الناس ينهبهم فقال انهم يعني كان معهم غرض ربما عاد في تمسكهم بالشرك فهو حفاظ على أموالهم وطمعا يعني, يعني يخاف لا يأخذ منها شيء للفقراء فقال الذين لا يأشون الزكاة هذا من جهة ومن جهة ثانية ينبه على أن الزكاة عمرها خطير حتى جعلها الله وصف للمشركين ما بالأمر السهل فلذا نزلت فيها آيات كثيرة وأن الإيمان المؤمن بهم مؤمن صدق بيد، ما بيدي لكن الإيمان إيمان بالله ما بي إيمان صدق ما بي إمتنع من الزكاة فلذلك لا للاعشون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون قالوا وهم بالآخرة يعني وهم بيأيش بالبعث وأن ساب العكاب كافرون إن الذي ها تجيب هذا قال هذا المشكين هذي ما يتم الزكاه وهم بالآخرة كافروا لأنه ربما يعني عدم الإيمان باليوم الآخر ولا لو كان هناك إيمان بالاخر لن في كل شيء ما يعني يتركوا الشرك ويتركوا كل شيء كل مخالبة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون لكن المقابل الذي يؤمن بالله يصدق ما جاء به وما جاء في كتابه ويصدق بالأنبياء قال هؤلاء قال ويعمل الصالحات ويؤمن ويصدق ويمكتن ما عزابه الله هؤلاء قال لهم أجر غير ممنون بجرم أجر وجزاء وعطاء غير ممنون غير منقطع يقول غير ممنون يعني غير منقطع هذا في الجنة لأنه في الجنة يعني ما يمكن انكفاء فلذا يعني لانهم مخلدون في الجنة فغروري إذا اللي ان أن يكون اللي أن يكون العطاء والنعم مستمرة. فقال لهم أجر غير ممنون غير من وبعضهم يقول غير ممنون يعني لا يمنوا عليهم بهذا الأجر. يعني إذا أعطوه يقولوا هذا مقابل اعمالكم ارتاحوا وكيفوا يعني ما هم بيتمجعوا عليهم. بعضهم يفسر هذا إنه اعطاهم إن الله إيه أجر غير ممنون يعني ما بالله إنه مقابل الأعمال. وفي الواقع إنه من ال... كذا يقدر عليه لكن والمعنى المعنى الاول او لا غير منقطع قال قل ان لتكفرون لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين يعني غريب منكم كل ما هو غريب يعني غريب وعجيب انكم تكفروا بالذي خلق السماوات والارض خلق الأرض في يومين هذا كلها الارض كلها خلقها في يومين ورجعت روح تتركوه ويبقى عنو باقي الآيات وتعتمدو أشياء ما تستطيع تفعل أي شيء أنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له اندادا وتجعلون له شبه وامثال على تجعلون الشبه مثير يعني آلها تجعلها وهي هذه الأشياء ما تستطيع تسويه بذي الأرض كلها له أندادة. ذلك رب العالمين هذا هو رب العالمين ذي خلق السماء ذي خلق الأرض كلها خلقكم وخلق كل شيء كيف منكم تتركوا يعني تساووا بأشياء باش ما هي مثلكم حتى هي أضعف منكم اقل منكم جاء. لا تعي ولا تفهم يعني أمر غريب قال, قال ذلك الله رب العالمين وجعل فيها قال خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي تكر بعض النعمة جعل فيها رواسي وهي الجبال قالوا هذا الجبال الذي خلق الله يعني خلق نفس الجبال هذا خلق عظيم ما نستطيع البشر يسووه دليل بنا جبال شاهقة ممزعة على الآية الكره الأرضية فقال ورجع الساوة هذه أوجد هذا كلها بأيش بشيء حقير من المخلوقات وجعل فيها رواسي من فوقها وايضا وبارك فيها وبارك في الأرض جعل فيها الخير خلق الارض وجعل فيها خير للناس جعل فيها الخير جعل فيها الارزاق فلذا قال فيها بركه بركه كيف ان ما بلاكم يحطوا البذره تطلع لك شجره وثمار يعني جذر كثير يعني يعني حبات بالمئات من حبه واحده هذه بركه ما بعدها يعني الحبوب مجموعة حبوب باك تنتج لك ندري من الحبوب رواسي يعني عن الجبال رواسية ثابتة و بارك فيها بارك في الأرض بأن يعل فيها الخير الكثير قلنا لك هي البركة حينما لا يدرعوا شي دليل و جاء لهم ثمرات كثيرة حط البذره و الشجره للشجرة وتنتج مدريفهم إذا حب تنتج لك حب مدريفهم والحب الواحد يعني تستر تزرع الصعيد كله يعني مساحات شاسعه بهذا بسبب هذا البذره هذه بركه كبيره قال وجعلها ايش تكفي للناس جميعا ويجيب وكل ما جاء من ايش شجره باش يستفيد الناس ياكلوا منها ويبذروا وايضا يجي بدلها اضعاف مضاعفه وتكفي الناس يعني يعني زمن بعد زمن بعد زمن من يعني الى مده طويله هذه اذا بركه كبيره في ايش ما هذا الأشياء إلا في الأرض؟ لا لاحظنا. بيتكلم عن الأرض يعني في هذه الأشياء لأن السماء كلها والكواكب ما فيها كوكب يمكن أن يعيش الإنسان عليه. بيدوروا إذا جاءوا ربيع آثار ماء ولا ندري وش ولا يحاولوا ويستعبوا ويقسوو ما كم ما بشيء. مكان مثل, مثل الارض فإذا قال الله جعل فيها رواسي من فوقها من فوقها تمسكها حتى أولاً تدريبه خلق هذا تدلك على إيه على عظمة الله، هين بالجبال كبيرة إلى حد كبير الله خلقها بسهولة وتمسك كالعظام أيضا حتى ال ال الأرضية بيقولون الآن لا من الجبال إنهم يحصل فيها كثير من يعني إنهم متحرك وتميد يعني تتحرك وتبتر ويجي فساد فيها وحلل جعلها هذا الجبال الذي تمشى حتى قالوا إن الجبال هذه مغروسة الى اعماد الارض بها قالوا سائلة او غازية في يعني تحت الان الارض بنرى الان جد صلب تراب جد صلب هبث تحته لو ينزل واحد كثير برجع يقال طب سائلة او غازية يعني ما من الاستقرار عليها كبيرة والدشرار الارض هي حادث ها قالوا به الجبال بعضها بتنزل تخترق هذه البكرة الأرضية والغازات والسوائل تصل إلى مركز الأرض يعني إلى بيجي أكبر من ذي الكثير عروب فهذا قال جعلنا الجبال أوسادة يعني مثل المسامير تمسك فهذا اذا إذن خلق هذه الأشياء كيف أنكم تقارنوا بأشياء ما هي ما تستطيع تسوي أي شيء هو قلنا ندورها ده نفسها فيها طب قال قال يا وساع لو لو ما في اجبار من تتحرك الكشره دي لا ما ياكل بعيد فوق ما فاه بشيء مجمع فوق ما با يقول اذا يغوي يتحرك ما يقعد ما يثبت مكانه بتطرب تتصادم وتتفكك وتجي ما ما استقر تخيل قلنا ان الفرد جزء سائل قال اذن وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها هذا البركه هذا بركه شيء يعني هذا في الارض وبارك فيها يعني لان الله جعلها لحياه الناس جعل فيها الخير الكثير للناس وقدر فيها اقواتها قدر فيها ووزع اقواتها يعني الاقوات دي فيها يعني اقوات اهلها اقوات من يعيش فيها أتا تكيم وإن كانوا عدد إيش تزيد؟ الأقوات. قال أقوات هذه يقوم الإنسان هذه تكون حياة الإنسان عليه هذه ما تضيع كلها. هذه على عكروش. كلها حيوانات. وكلها لكو حيوانات. لكن كأن الأصل هو الإنسان حت... والحيوانات بلا ليل الإنسان. مع جود اليوم. وقدر فيها أقواتها الجود قالوا ما ي... ماي يعني ماي يعيش بها الإنسان هذه ما يعيش بها الإنسان. هذا قال وقدر فيها اقواتها في أربع. اولا قال خلق السماء خلق الارض فيها من صح ورجع قال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه في ايام وده وده وده. هذا جعل فيها جبال وجعل فيها ارزاق وجعل فيها شجاء الاشجار والثمار قال كل هذا في اربعه في ايام يعني مع اليوم الاول مع اليوم الاول يعني باليوم الاول أربع أيام خذها. كبا أيامين ورجع يسبرها كذا كلها فيها أربع أيام يعني مع باليومين الأوله يعني يعني وزاع لا والأخير في في يومين يعني. ها. يعني وجي على فيها روازي من فوقها وبارك فيها وجدده فيها روازها في في يومين. في يومين. كم قدم كلهم؟ يومين ويوم ويومين أربع أيام. قال ما رجع يقول في أربع أيام ما قال في يومين مثل الورجوبة. قال لك ليجي يقول فيه أربعة في أربعة أيام سواء يعني أيام تامة في أربعة في أيام سواء هاكونا مستوى يعني تامة يعني لأن يعني من الى آخر الى المغرب مثلاً آه اليومين الأولين آه اليومين الأولين واليومين الأخيرين إذن أربعة أيام كاملة فقبلهم <متصفيق> بعض قبلهم بعض تمام وأيضاً كذا قبلهم ويقول <متصفيق> يومين يعني يومين كم قبل يومين قبل فقال يعني ما بلا ما قال في يومين هذا طبعا ليش بنقول لكم لأن الله قال خلق السماوات والأرض في يومين لا في ستة أيام أو واحنا كلها قدي في أربع السماوات خلقها في يومين السماوات في يومين نجعل الأرض كلها في في أربع في يومين في ستة قال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائل انها على لي مرة بيجي جاء عبد عبدالرحمن يسالني قال وين اعطيه علمه يبصر لها قال انها قال اشكال كبير قال كيف يقول في اربعه ايام وكان في يومين ويرجع يقول في اربعه ايام كم قدم سته ويرجع يقول خلق السماوات والارض في سته ايام والسماوات خلقها في يومين في نحسبها كذا ايامين واربعة ستة يعني قدم ثمانة أيام ورجع علامة الكلام الزم اخشر الله ان ارتاح يعني قال علم فالك يعني, يعني, يعني, يعني ورجع ارتاح لهذا التفسير بش, بش تشكله الذي بحاول انتبه كيف يقول, يقول خلق السماوات والارض كلها في ست أيام ويقولنا خلق السماء في يومين إذن والأرض خلقها في يومين ورجع يقول وقدر وسبرها في أربعة أيام كيف عزة الكلام وقال بحثها خلق الأرض في يومين والسماء في يومين كيف يقول في ستة أيام ما عتبرت إذن هذا التفسير معناها خلق الأرض في يومين يعني أوجدها هكذا بدون ما تدأ أخملها ورجع سوى الجبال فيها وسوى الأمور حقتها في أيه يعني في يومين اخرين فأصبح الجميع كله أربع أيام فقال الله يعني بدل ما يقول يومين تامين ورجع يومين تامين جمعا قال في 4 ايام كان قال سمى في 4 ايام سواء يعني كامله ايام مش... يعني كاملة. يعني ايام مكتمله يعني حقيقي يعني بالدقيقه قال يعني اكمل خلق السماء خلقها وقت المغرب يعني إنه يوم كامل، فقال، يعني بالساعة، إيه، يعني بالساعة وبالدقيقة، كان قال اربع ايام بالدقيقة، لأن بسبر يقول يومين ولا ما بالله يوم نص، يقول في يومين، قالوا قال الناس يقولون، إيشيو؟ إيه،, إيه ما في ما كان ما بالله أسرن الله لنا يعني اشتي اراد الله الظاهر شيء لنا ولا في بالواضح قلنا بايسر يخلق الارض والسماوات ثاني ما المقدار اللي عندك المقدار المقدار عندك سهل المقدار نفسه سهل المقدار أيضاً خلق السماء اليومين، ما الابواني اليومين آخره. ما عمره معنا التواصل بعد أن بكر. وذا أنفسنا. يعني نفهم التواصل أيضاً منها. ها قال إذا خلق السماء الأرض هذا كله في أربعة أيام خلق الأرض وجي على الأرض فيها في أربعة أيام. ثم استوى إلى السماء يعني وانتقل إلى السماء. لخلق السماء هنا يأتي للمفسرين إشكالات ويحتاج تأويلات وبحث يجي يقول ثم استوى إلى السماء يعني إذا كانت خلق الأرض او لا مفهوم قد يتكمل خلق الأرض ورجع قال ثم استوى إلى السماء. يعني, السماء يعني ثم انتقل إلى السماء وخلق السماء او لا قال لكن الرجع قال بعدها والأرض بعد ذلك دهها بعد رفع سمكها فسوها بشيء. ورجع قال بعد ما قال في السماء سواها سما والارض بعد ذلك دها سبر الارض وبسطها قال ذا المفروض ذا الكلام يبدي ايه ايه فهنا قال كيف يعني يقول انها يعني كيف ان السماء بعد وما سوى الارض الا بعد دحل الارض وسواها وبسطها بعد ما خلق السماء قال هنا ثم استوى السماء بعد ما يسوى الارض ومحقول قال انه يخلق الارض ويصبر فيها الأقوات والأشجار والثمار والجبال وعادة ما تتصبرها قال كيف ذا ايه ثمام لا والنفس الارض تف... كيف يحطها الأقوات والأشجار وذا ما تتسوها يعني كانها يبسطها لجل تصبر ورجع ايش يحط فيها الأشجار والأقوات والأمهار والكذا قال كيف اذا ثم قال صاحب حاجة العلوي قال الظاهر ثم وزاعدني ذا الكرام جورد بعد بعد معرفة يعني السماوات والنجوم والكواكب هذا يعني هذه الأرض خلقها وفضي أن نفصلها لنا وبيل لنا لأنها حياة الإنسان وال... يعني الصالحات لكن قال ثم يعني عبا أعظم من هذا بكثير يعني ثم للترتيب المعنوي قالوا ما يترتيب زمني تراخي معنوي يعني عبا أعظم من هذا بكثير خلق السماوات والارض لان الارض ما هي يجي يعني خلق السماوات الارض ما هي يجي بالنسبه للكواكب <تصفيق> حين جوبه كواكب يعني مثل مثل الارض الف مره هذا الشمس نفس الشمس هذه الشمس هذه قالوا انها تفتح لو هي يعني كره مثلا فاضيه يتعبوها في اكوار ارضيه الف كره ارضيه في الشمس هذا الشمس بس هذا مثل الشمس اكثر من الف مره الشمس نفسها هذا أكثر من ألف مرة طبعا. مثل الشمس يعني ما جوا الشمس شيء عنده؟ أي ما يجي عند كواكب بعض الكواكب الأخرى بعض النجوم اللي بنراها الحين بنراها صغيرة بعضها مثل الشمس يعني ألا آلاف المرات وبعضها يعني يعني عندها واحد وهذا وكواكب عديدة ومسافات بينها بين الكواكب مسافات يعني الضوء قال باقي باجلس يعني ما يعني مش يعني السنين الضوئية يعني ما بيننا وبين الشمس بقوله إلا حوالي ثمان مئة ثمان هذا في شيء بيقعد آلاف السنين الضوئية حتى قالوا الحين ذول العلماء بعضها ما بتوصل إلى الأرض من بعدها ما إلى الأرض. من بقدها فالمهم المهم الخلاصة من هذا أن السماء عذها شيء شيء شي. يعني عجيب يعني خلق, خلق, خلق ما, أعظم وأعظم وأعظم وأعظم. ما هي شيء الأرض يعني ما عاد الأرض هي ما هي مثل الآيه ما هي مثل حين باجو مثل حبة الحب باجوا في البحر؟ الأرض بالنسبة لهذا دل... يعني خلقها لا. لا انه بل جاء وش قال وهي دخان فقال لها الارض اسيا انا ما قال ما الهادي قال قال الهادي معناها ثم استوى الى السماء يعني انتقل قال الى السماء بعد يعني بعد خلق الارض انتقل الى خلق السماء انتقل الى خلق السماء قال ثم استوى الى السماء وهي دخان الجع الجعفصلها جعلها سماوات وكذا ولما الخلق موجود ما قال عد عدها دخان ما ما وهي دخان أكبر... لا, لا, لا ما عن هذا قال إمام المعنى ليه قال إمام معنى ثم استوى إلى السماء وهي دخان يعني انتقل من خلق الأرض إلى خلق آخر وهو خلق السماء وهي ما جاء كانت الله دخان غازات تكون السماوات نعم فقال لها وللأرض يعني انتقل الى إلى السماء فقال لها وللأرض اتيا طوعا يعني اذا هنا بعد ثم استوى إلى السماء وهي دخان ووقف في فصل لنا كيف خلق الله هذا قال ما بلا ان أراد الله لا تحصل قال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرهن. يعني أحصل يعني أراد الله حصولهما فقالتا اعطينا بائن يعني حصلتا وجيدتها خلقها لا بعد ما قال فقال قال اثنان طاغين يعني وجدته فكذاهم سبع سماوات يعني فاتمهن واتم احكام خلقهم سقف السماوات لا اذا هنا قلت لا هو كان الكلام الأول بيتكلم عن <تصفيق> <تصفيق> يعني ما بلا بيفصل لك حين قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان قال ورجع انت قال إلى السماء وهي دخان ما بلا كأنه بيبين لك كيف خلقهم أن أمر خلقهم أمر سهل عليه. لأن احنا قلنا هذا ما هو ممكن أن يكون كلام تداول حقيقي قال للأرض للسماء وللأرض ائتها يعني احصى كونة فحصلتها بس ورجاء رجع قال فقظهن بعد ما حفظ يعني فأسمهن سبع سماوات يعني فأحتمهن وأيش فقظهن يعني أحتمهن إيش سبع سماوات في يومين يعني ولا ي ولا يتيه مثل مثل الاعتراف يتيه مثل الاعتراف يعني جملة فاتلة ثم استوى إلى السماء وهي دخال فقظهن سبع سماوات وتيه جملة اعتراف يبين لك إن الخ خلق لها ور أرض أيضا أمر سهل عليه ما بلا يقول ما يحتاج عمل ولا مزاوله ولا معالجه ولا شيء قال فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها يعني جعل في كل سماء امرها ما تحتاج اليه يجري صلاحها مثل الكواكب اللي فيها والنجوم اللي فيها قالوا له احنا كل هذا كل هذا نقول لكم ما الا سماء الدنيا قال سماء الدنيا قال فيها امرها كواكب ونجوم لانه قال الحين قال وزينا السماء قال الدنيا واضحه السماء يعني الدنيا هذه بعد بالكواكب هذه النجم هي مثل اكبر باين النجم هي بعض بعض اليوم شمس النبات هو قال سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها كل سماء جعل فيها امرها والكواكب هذه فيها والملائكه هذه فيه واجوارها منظم كل شيء يعني يعني افلاك مسارات الكواكب كل كوكب له مسار ما ادري والله اعلم <تصفيق> قال قال هو وحا في كل سماء أمرها ما به مانع يجوب كذا ويجوب الراضي اخرى ولا لا اعلم احنا في الارض دي بنفهم ان قالوا قالوا لنا قال بعده وزين السماء الدنيا هذا السماء الدنيا هذه قريبه مننا زينا بمصابح وكل مصابيح هذه النجوم هذه النجوم والكواكب هذه بتيل هذه الرها قال النجوم يعني وزينا سماء الدنيا بمصابيح وحفظا يعني كان الله جعل الارض نجوم هذا جعلها هزينا وجعلها ايضا حفظ من الاشي. من الشياطين يعني جعلنا زينا الدنيا مصابيح وجعلناها يعني وحفظا يعني مفعول مطلق الله لا مفعول اجله اي زي ان السماء الدنيا بمصابيح وحفظن ربما زي السماء الدنيا بمصابيح وحفظن من, من الشياطين المرده قالوا جعلنا قال نجيء حفظا حفظا من الشياطي. قال الشياطين. يعني حفظ من الشياطين. قالوا قال ذلك قال تقدير العزيز العلم هذا الخلق العجيب هذا الخلق العجيب الباهر الذي ما بيرى من شيء البسيط قال هذا تقدير العزيز الذي ما يستطيع احد يقلده. العليم العالم بكل شيء العارف بكل شيء هذا الذي ينبغي أن توجه العبادة له. ما هو اشياء أشياء ما استطعت فعل أي شيء ذلك تقدير العزيز العليم كلهم ذا كلام إذا عبد باين لو قالوا وش ما قالوا بعد ما قالوا ما يهدنا كلهم عاد هذا الكلام إذا عبد باين فع فيهم ما, رأ... ما رأ... يعني لم يرضوا ضاب بالليش... ان يستمعوا ولا ولا إيش فقل انذرتكم لكم صاعقة مثل صاعقة آدم وثمود كلهم كذا أنا يعني بتحذركم من عقوبة صاعقة ما معنى قارب يعني عقوبه يعني حاجة مملكة كان بنقدنا صاعقة يعني ما بلاش شيء دي في يعني بال يعني ب... دي بيجي من الايش من الرعود بيجي الدي بتسحق ولا في الواقع قالوا ال... في الصاعقة في الواقع بتسمى العقوبه ولا الكارثة سمم صاعقة قال قال امام الناصر ان الصاعقة يعني العذاب حتى لو ريح انه قال الصاعق ما قال بيقولوا بنصاعق الصاعق اذا عندك قال ياه استضاف ناس ورجع جاء رياح أتت رياح شديدة ورجع بيدعي على الرياح على الرياح أنا ما خربت عليهم على الضيفان فأهلكت هالأشياء الرياح إيه دمرت هالرياح زين فقالوا صاعق هذا صاعق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 فإن عرب فقل انذرتكم صاعقه مثل لا, لا صاعقه عاد وثمود وعاد ما بلا جاءه الريح ما هو قال صرفان الذي بيرجع اقراه بعد قال فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا عليهم ريحا صرفان هذا اللي قال فيه ايش حق هل نقرا الآيات الان قال فإن عرب فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود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 المعنى واحد وعما ثمودوا فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتكون ماذا قال جعلهم صائقة صائقة يعني قرحة قتلتهم وان في متخبين جوا في الجبال هاهنا قال فإن أعرضوا بعد ما تتكلم هذا الأدلة الباهرة الواضحة الـ الواضحة فإذا أعرضوا فقل, أن... فقل إيش فقل أنذرتكم سائقة مثل سائقة عاد وثاموت يعني إن قد جاء لهم سائقة يعني عقوبة ما هو ضروري سائقة يعني إنذرتكم عقوبة بايتحصل لكم عقوبة مثل ما حصل على الآن والعقوبة قد يسبر عقوبة يجي سماوية أو حتى على أيدي المسلمين قال فعينوا عرضوا لان ما يعلم اقوبه بل قالوا أنها قال ذكر واحد قصه ان احد العرب يعني اللي قالوا من هو الذي بيده يعني بليغ من ابلغ الناس وف يعني وشاعر متمكن في الشعر وفي البلاغه ويعرف السحر حتى ياتي الى النبي ويبين لنا خبره ورجع أتا هذا إلى النبي هذا ما أدري إيش اسمه قال أتا وصل إلى النبي تلا النبي الآيات لا الأول قبل قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها الأرض اثياب لما لاحن انبهر لما وصل فإن أعرضوا يشت يشت يقف قال فإن أعرضوا فقل أنظرتم قال مسك خشم النبي لا إلى عليك من وخاف قال و و بيسألوا ما عاد بدأ عليهم. هم رايحين جي يعني جي في النبي وإيه؟ ويعني للحين يقول إيه يبين خبر النبي ما هو صادق ولا هو جيب. راحوا اختباء في البيت ما عاد خرج. راحوا صلاه قال وش مالك؟ كاد قد فضعتندي يعني قدرت تبع محمد كفرتني على كلامهم. قال لما رجع ثان قالها. خرج قال هذا والله لكن قال كذا وكذا ورجع خفت انه يجي لكم عقوبة قال خفت انه يجي لكم عقوبة قال حين وصل كذا بجي أخف خريتوا بس الإسلاموا بس إذن ايه معناها سائقة لا يجعل عقوبة على هذا المعنى فإن عرضوا فقل أنذرتكم سائقة مثل سائقة عاد وثموت إذ جاءته الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم يعني قال جاءهم رسل كثير يفيد قال كانوا من بين ايديهم ومن حرفهم. بين ايديهم يعني قدام قبلهم جاء لهم رسل قبل تولد جاء لهم الصاع يعني ورجع جاء لهم ناس بعد جاءت برسل ومن بين ايديهم ومن خلفهم ولا يوجد يعني كان يفيد ان بيعتهم من كل مكان جيلهم رسل كثير هذا قعد عاد ربما انهم قالوا اذ يعني كانوا مقوم في اليمن أو في اطراف اليمن قالوا ما يمكن بين اليمن وعمان عاد <تصفيق> إيش قالهم رسل كثيرين وما نفعوا وأصلا كانوا الناس مع نعمة كبيرة من الله قوية في أجسادهم أجسادهم قوية قالوا ومتمكنين في شوف الأسلحة وفي يعني يعني وحاولوا ودولها معهم قوية قال إذا جاءتم الرسل بين أيديهم ومن من خلفهم الله تعبدوا إلا الله قالوا جواب على الرسول وإيش قالوا قالوا لو شاء الله لو شاء ربنا لا أنزل يعني لا يشتي ربي لو شاء الله إرسال أحد من يرسل ملائكة لكن ما شاء الله فمنته ما لا يشتي ربه رسول يهب لنا رسول من يرسل ملائكة يعني ما, ما أرسلكم الله ولا أراد الله إرسال هذا الشيء اذا مفعول لو شاء يعني الإرسال لو, لو شاء ربنا الإرسال وأن يرسل إلينا أحدا لأنزل ملائكة لانزل ملائكه ملائكة ما من قبلنا واحد منا واحد من البشر لو شاء ربنا لانزل ملائكه ملائكة بما أرسلتم به كافرون فإذا يعني فنحن فعلى ذلك نحن إيه بما أشر أرسلتم به كاذبون وهنا قال أرسلتم به ما هو اعتراف ما قال يعني نجد أنجد أنجو رسول الله به لا قالوا ما بلشاتكم ذنب يعني استهكم بابذك إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فعندكم الرسول الذي أرسله الله ما لا مجنون. يعني ما بلشت أيش الحين بيقولنا رسول. خلني سمي رسول. يعني ت إيش استهكم بسخرية به. فقالوا عا إحنا قربش إن بالذي أرسلتم به يعني ما, ما, بشي يعني ما أرسل أرسلتم إحنا كافرين. هاي شو ما بشيء أصلاً. يعني إن ما أرسل أحد. فإن ما أرسلتم بعد ما يقولون إن ما أرسل أحد. إما الله وما أعترفين نعم ما أعترفين الله في خلق السماوة والقلق ربما هذا في كل مكان من مما أعترفين بأن الله خلق السماوة والقلق لكن ما يقولون ما هو سابر يرسل واحد من البشر له يرسل أحد وإنهم يرسل أحد الملائكة قال إيش لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون يعني فإن كلامكم هذا هذا يبدو أننا كافرين بالأمر ولن ترسل ولا شيء لقلنا حيث قال بما أرسلتم به يعني بما تدعون استهزاء وسخرية تاكم ها حين قالوا كذا قال كلهم هذول عاد ايش عاد تموت قالوا نعم قالوا باي ابغى مثلنا قبلنا واحد مثلنا تمام قبلنا واحد مثلنا نعم فهم يقولوا كذا قال فام معاد حين قالهم كذا قال قال لا فام معاد فاستكبروا في الارض بغير الحق بفصل الكافر جاء جاء مصيرهم قال فأما عادم فاستكبروا في الأرض بغير الحق استكبروا وتعظموا على الناس بأشياء ما علمها الحق حق فيها لأنه بيصبر الاستكبار بشيء حق الله أنه ما يتكبر على الله والله هو المتكبر لأنه حق لكنهم يتكبروا على الناس انهم ديهم قوة ما لهم حق انهم يعظموا انفسهم زيادة على الناس لجل القوة ان الله منحهم قوة في أجسادهم أو في دولتهم مثل ماذا دخلنا ايش قلنا دول اللي يستكبروا قلنا الله قبل ما ايش اموال انا سعود استكبرون يجون تكبر عيب الجن معهم ما قدر له حق الله يعني ما قدوا شيء فقال استكبروا في الارض بغير حق وقالوا من اشد منا قوة, هذي عدها قوة من هذه عاد اقوام مننا صحني الحين هددهم ربي بعاد وقالوا من هذه عاد اقوام مننا يهددهم ان باجينا من الله قالوا من اشد منا قوة من أبيع هكذا من أنا. وكانوا بآيات ناجحون، يعني وهذا دابهم. اللي ميجحدوا بالآيات معناه يجحد. ينكر أذي أذي هو أدي عرفه. كلمة يجحدا ما هم في الإنكار. بيقال جحتا إذا أنت عرفت أن هو يعني وانت مقتنع تنكر بالتنكر هذا الرسول وانت مقتنع عنهم رسل فهذا يقال جحد جحد أذي ينكر. الرسل يقدروه عارف إنهم رسل هذا قال جاهد وذي ما عرف قال منكر قال هذولا ج جا جاهد يعني أنكروا ماذا تجد وصدق وكانوا بأياتنا جاهدين وهذا عادتهم فقالي فاستكبروا في الأرض إيش بغير الحق لا فهم عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشدوا منا جوا وصل ها فهم عادوا فاستكبروا في الأرض بهذا وقالوا من أشد منا قوة ها ما قلت ذكرناهم عارضون ما نقرأ هنا حكميرا نكأنه ها قال حين قالوا وقالوا من أشد منا قوة أولهم يروا أن أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة كيف ماهم بيدروا ماهم عارفين أن الله ذي خلقهم هو أشد منهم قوة كان خلقهم يعني قد أشد منه ما بح ماهم دارين أن الله ذي خلقهم هو أشد منهم قوة يعني ان الامر وكانوا باياتنا يجحدون يعني هذه طبيعتهم انهم بالايات الواضحه والدلائل الواضحه يجحدون وينكرو يقولوا ما هو ما يعني ينكرو ويكذبوها وهم هم دارينها هذه يقولوا ينفوا ينفون ما علموا تبوته ينفوا الشيء بهم دائم سجن صدقه يكذبوا شيء مثل يقرين بسدقه هذا معنى الجحد كانوا سواء هذه ينكر هذا ينفي شيء هو عالم ومتيقن صدقه هذا جاعد وكذلك هذا يثبت شيء هو متيقن كذبه هذا أيضا جاعد يعني كان بيغير بغير كان هذا في لغة العرب قالوا بيسموا الأرض الأرض اللي ما بترفع تدرع ما بلا بيجي لها ومطر كما جارها وما بيقولوا جاعد أرض جاعد يعني ما بينفع بها يعني كان بتنكر ما جاء لها شيء مثل عين جيء بتقول ما جاء لها شيء قال وكانوا باياتنا يجهدون بلا هذا كان عادة قال وكانوا ما قالوا وجحدوا ايش بين نقول وجحدوا باياتنا قال وكانوا باياتنا يجهدون يعني وهي عادتا وعادتنا باياتنا يعني طبعا كذا انهم ينكروا الاشياء الشيء اللي قد عرفوا قال فارسلنا عليهم ريحا فارسل الله عليهم ريحا ثرثرا قالوا شديده بتصوت ثرثر يعني بتصوت صرصرا في ايام النحسات يعني مشؤومه عليهم يعني رياح شديدة يعني بتقلع الزروع يعني ايش اهلتهم في ايام قال مشؤومة بتقللت الدنيا عليهم قبار و ها؟ يعني الايام بيقولوا شم كما جاءهم في العربي دابه يوم كذا وجاء فيه مقابر وكذا قالوا شم اما ماذا جاء رياح نح في أيام نحتات يعني ما هيلا سبب لله الوبال عليهم يعني أي صابن فيها كل يعني البلع أيام نحتات الأرياح جلست أيام قال أي ثمان أيام متواصلة ولا متوقفة تقول أنت ما جاء أصواري عذرو كيف بيشغل واحد في ولا هالحين يجلس أرب ثمان أيام متواصلة حتى أهلك تنجم يعني قال سبع ليالٍ وثمانين أيام حصومه فأرسلنا عليهم ريحا نصر ثم في أيام نحسات ولا نحسات يعني مشؤمة إيش لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا هذا عذاب في الحياة الدنيا بس ولا عذاب الآخرة أخذاء وهم لا ينصرون ولا حد يمكن إيش يمنع عنهم يعني يحميهم ينصر يعني يعني إنه يدافع عنه ما أحد يدافع عنه ما راح تحامله يعني ما حد ندابع عنهم هذا بالنسبة للقوم أيش يعني بالعاد قوم هود حذرة الله إليهم هود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى هذا القبيل قال وأما ثمود فهديناهم يعني وضحنا لهم وضحنا لهم وعرفناهم الدليل المستقيم وعرفناهم حتى أظهر لهم ولكن استحبوا العمى على الهدى يعني رفضوا أن يتبعوا النبي صالح واتبعوا ايه يعني أهوائهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صائبة العذاب أرسل الله عليهم صائبة قال ايه فأخذتهم صائبة العذاب الهون يعني المهين كما الذي أذلهم واهلكهم بما كانوا يكسبون بسبب ايش عملهم وذلك قال ايش خصوصا بعد ما عدروا ناقت صالح عبدالله قالوا يعني ان الله يخرج لهم ناقة فانهم طلبوا من الصالح أن يخرج لمناقة ويخرج لمناقة مالسخرة وفضعت هذا الكلام وناقة يعني صدق ما هي ما بلا سهر. ما هي بيشربوا من حليبها ما هي يعني يقولوها ما بلا سعر السعر ما بيكبر شيء ما بيحول لك الأشياء فحين هذه بيجي بعض الساحره يجي يقول له هذا إلى بقرة ما بلا تذهب تراها لكن ما ممكن تحصل منها يجي بل إذا بيحفهم يجيهم فقراء ما ما عمشي. ما له فدك ميجي قدوة أم أم أدريكم ما بلبي غير فيه على يلعب على النظر مه مهارة وكذا يلعب على نظرك بس إيه أما إنه يحول الأشياء حقيقها لا ما تحولها لكن ما ويش حبا ذا حبا جذا عرفان قب يشرب وياهم عليه بها كلها رجلي لكن مع ذلك عنسو ورجع سلوها وهدته وقال لهم لا يحذروا يعني أنذرها مخوف فما نفع نش... عند الله عليهم العقوبة قال تجاه قال ثلاثة أيام يعني جاء لهم علامة لهم العقوبة فرخ تبقى في الجروف والبيوت في فل الجبال في ليخوا ونفسهم جاء لهم علامة قال... حتى قال... تغير في أجسادهم قالوا يسود تسود أجسادهم وهم تريد تسود ورجاء جاءت فيها كذا عزب الله يعني لا في عيطوبه إيه لا يد... يد... يدروا نساد الأمم لكن ما عليهم في ماك تيجن اذاك يتجن ما لي فكر ها قال وعاهلتهم زعبه العذاب الاذاب الهون كانوا يكسبون ونجينا الذين امنوا ولكن وانجينا الذين امنوا مع يعني مع صالح صالح ومن الذين امن معه نجيناهم من هذه الاشركاء <تصفيق> الذين امنوا وكانوا يتقون يعني يعملون بما اج ما اراد الله بتركه الهوان الهوان الذي في الذي في اذلال يعني بهذله مهذله يعني ما ياهجر كيف بهذل واحد بهذله ولا كان في في اهانه لهم كل تراب وبار وبيوتهم ولا يستطيعوا يلحقونهم ورياهم ويدمرهم ويوم نحشروا إلى هنا قالوا انكسر لي ذراك الغائب بسم الله الله الرحمن الرحيم اللهم وسلم على محمد وعلى اله لنا سوره وصلت الصفحه الثانيه صفحه 478 ايه 8 الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزع يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنضغنا الله الذي أنضغ كل شيء وهو حلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستثرون أي يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْغَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَإِنَّ النَّارَ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن فما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَغَيَّبْنَا لَهُمْ قُرَنَا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 فلنذيغن الذين كَفَرُوا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء وعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بِآيَاتِنَا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلونا من الجن والإنس نجعلهم تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين قال الله تعالى في الآيات السابقة ذكر عاد تكذيب عاد وثمود عاد كذبت النبي هود وثمود كذبوا نبيهم صالح وذكر أن الله عجلهم عاجبة عاجلة في الدنيا الريح تقوم عاد والصاعقه تقوم ثمود والآن قال ويوم نحشر أعداء الله إلى النار وعبي ايضا أيضا يوم يوم يوم القيامة ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يزعون قال يوم نحشر أعداء الله يعني المجرمين كلهم جميعا يعني نحشر عداء الله إلى النار فهم يوزعون يوزعون يعني قالوا يوقف أولهم حتى يأتي آخرهم وش في هذا يعني في دلالة على أنهم عدد كبير جدا من با يعني إن باجي با باينسخ أولهم لما يسمع الكل أن كلمة يوزع يعني يمنع يقولوا واضح، نحن نسمع بعضهم يقول بعض بعضهم ما يعني ما بواضع دين، وازع يعني مانع وزع يعني منع، ولا حبس، فيوزع يعني يحبسوا لما يأتي حتى يأتي ال الأ... الأ... حتى الجميع جميعا هذا فيه أولاً دلال على الكفرة، أنهم كثير يعني أهل النار على كفرها يعني على على الكفرة نعم. وثانيا كأنه يعني مقصود هذا الأمر لأجل إيه لأجل يعني يعني لأجل التشير من ما يكون التشير من يكون الكل قد جتمعوا. فر حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم الحين قال لما إذا جاءوها ها كلهم قد جتمعوا حتى إذا ما يعني إذا جاءوها ها ما إذا لتوت زيد يعني يعني أي تأكيد أنهم يشهدوا حين جواها عند المجيء حتى يعني حتى يج الجواب على الشر حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم ويلودن بما كانوا يعملون قال كما إذا ما بالحين يعيش يجون النار يرجع تشهد عليهم أعضائهم شهد عليهم سمعهم يشهد على واحد سمع اللي كان بيستمع للغناء الغناء كان بيستمع الى الكلام السيء واللي كان بيسمع الى الكلام الذي لا يرضي الله يعني ما كل ما يغضب الله يعني يشهدوا عليه بكل الجرائم هذا السن يشهد عليه اذا عليهم تتبعوا وابصار من كذا تتكلم عن البصر نفسه يتكلم عن كل ما بيستعله ما فعله الانسان من معاصي كانه تختص بالبصر كل شيء يتكلم عن نفسه. قالوا ان هذه ربما مهلا. بعض والله كان كل جارح كل جزء من جسمك استعملت في معطيها برجاء يتكلم عنها كل عضو تستعمله في معطيها بيتكلم يشهد عليك انك استعمل في تلك المعطيها حتى اذا ما جاءوها شاهد عليهم سنعهم وابصارهم وجلودهم حتى الجلود اي الملامسة اي شيء لم استنتهوا مالك حق في لمسه فأيش برياجي يشهد هذا الجلد على؟ لسه جلد المعنى واحد في السمع ولا مزيز. ليش استخدم المعنى وما استخدم الجارحة في, في سمع والابصار فأنا أمراض كل يعني بالسمن يعني آلة السمع الله آلة كل آلة البصر. لكن بس آخر حاجة ذكر الجلد وهو محسوس تمام، في آلة الإحساس آلة الإحساس يحس واحد سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون هنا قال فنمشي ذلك على هذا التفسير ورجع نذكر احتمال آخر وقالوا لجلودهم لمشاهدهم علينا، برجع يستنكروا على جلودهم ليش؟ يعني على أعضاهم ليش يشهدوا عليهم؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ما جهدنا الله يسمي أنطق أي شيء ما جهدنا فأنتقنا الله الذي يعني أنطق كل شيء يريد أنطق وهو <متحدث> نعم وهو خلقكم أول مرة وذي خلقكم إذا أنه قادر على أن نطقنا ما يعود وذي جعلنا أن نطق بهذا الأمر يعني ما هو باختيارنا كيف خصو <متحدث> الجلود <متحدث> بالاستنقاب كلهم هاو قالوا الجلودين بمشياتهم علينا يعني ربما أنه يشيلهم الأشياء كثيرة بعضهم بفسر زي الآية إنه يعني خصوصاً بالنسبة للالفواح الفواح يسألك بالذناب نحوه بعضهم يستع بستا... بفسرها ثيا ربما يجلده يعني فأما من كل أشي كل أفعال برجعها جوز وجاء فقالوا لجلودهم لما شئت علينا قالوا أنت كن الله الذي أنطقتون لشيء يعني ما هو الاختيارنا كأنه يبرين على هذا والله هذه جالفين النطق فذي يجعل كل شيء وهذه يخلقكم يعني قادر على كل شيء فلا تتاربوا هذا الأمر وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وانتو يجب ترجعوا إليه يعني وخلقكم إليه وعادكم إلا فلا الجلود قالوا إيه جواب عليهم الجلود والظاهر مع كلها مع كل الأعضاء وما كنتم تستفرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبطاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون يعني بعض جبر من كلام جلد قالوا قول الله ربما يجب من كلام الملائكة قالوا وما كنتم تستثرون يعني أنتم أيها البشر ما قال برجع تشهد عليكم أسماعكم وأبطاركم وجلدكم يعني أعضاءكم باتشهد عليكم ما كان بتتذكروا أنكم تتخفوا منها من أعضاءكم عندكم إنكم إذا بتخفيتوا من الناس ما بتذكروا أن الجعيش أعضاءكم كلها باتشهد عليكم قال اذا ما كنتم تستثرون ان يشهد يعني ما كان تخفون للالهات اشي لتي ايه خافت ان يشهد كانه قال لا تشهد نعم مخافه ان تشهد عليكم هذا سمع ان يشهد عليكم ذنكم ولا طرفكم ولا جبينكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون هذا قلنا تكفير احنا قلنا يمكن ان ولكن اي شيء له تأتيب وحب الجيلة بعض الناس نحن قلنا انها يوم اذا جاء وشهد عليهم سمعهم حين الدعاش يست... يُعرض في شاشة يرى الانسان كل اعماله كل شيء يشهد عليك فترى كل شيء كل حواسك كل اعضائك بتشهد عليك هذا ما بعد انت راها ايه ترىها ترى إنتراها... الالعين ترى عندما يستمع وانترى عندما يبصر وي. الى المحرم سرع عندما يروح إذاب الى الحرام عندما يبطج عندما كل حركاته وكل سكناته انراها في شاشة ايضا تعرض على الناس فهذه الشهدات عليهم بيس بيقول هذا الشهدات عليهم كيف شهدت عليهم ورجع بادينا في هذا شهده اعتقد انها واضحة ناتي شكالهم واضحة يعني ما عم أم امتابينكم بادينا حين قال وقالوا لجلودهم لما شاهدتم عليهم كأنه كان قال إيش قال كأنه خاطب يقولوا جلودهم ما بلابي قلنا ربما جنبي يعني يخاطب أش أعض أحضاء... يعني أجساده ليش تبر كذا ليش يسوي يعني الإنسان من الغض والحنة يغضب على نفسه ليش يسير إلى كذا ليش يعني يستنكر على كل فعل من نفعل كأنهم يقولوا لما شاهدتم علينا ليش يسوي كذا قال قال أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء يعني, يعني لكن الحال يقول انهم يعني كافي ان يفضحوا فتال هذا الامر حصل والله عالم بكل شيء والله جعل هذا الامر محفوظ ومعروف يعني سجلها الله سجلها الله مثل ما قدر على انه يخربكم من البداية تعتر على ان يعمل مثل هذا الاشي التوزيق لأعمالكم كلها حتى تشهد عليهم بكل شيء انطقنا الله الذي انطق كل شيء فلذا انطق كل شيء والرب ما عاد كتاف شيء أمره حين يقول أنظر كل شيء يعني إن حين كل شيء بدوبي كأنه بيتكلم كل شيء أنت راه على الشاشة كل شيء بيتكلم يعني يعني كل الأفعال كل الأشياء ذيك سوينها يعني حتى كل ما زرته أنها ب بي بي بيتكلم أعظم ما يتكلم هذا قرينا على أنه مجال من إن قال أنظر كل شيء وكل شيء ما هو لأنه لأن إحنا ذلحين حابب بقى يشكك كيف يقول الله أنظر كل شيء الله ما بينظر كل شيء سلام الله لا كل الله ان تقول يا عم انا كنت اقول يا عم انا كنت اقول يا عم انا كنت اقول يا عم انا كل شيء عم كل, شي يعني كل لا. بيساو بيساو يعني الذي جعل النطق مثلا كان بيقول دي خلق النطق الله دي يتمكن كل من النطق الله لكن أنطق كل شيء لكن هنا يقول على ذي المعنى أنطقنا الله الذي جعل كل شيء يعني يحكي عند الصورة والحجة والذي سراح يحكي يعني في ناطقة وفي الواقع في الوادع إنها أعظم شهادة أنت واحد الشيء. ما تصبح السماء. يعني طبعا ما ضر رجاش الصغير بس من الله رجع له في السماء كذا يرى الناس يمشي. يا كبيره كبيرة لكن دي كبيرة. يرى كلهم بكل الوضوح. يعني يسجل الأعمال. نعم. قال لكن هي أبلغ أبلغ عن التكلم وأبلغ لا ما أتكلم أبلغ أما أن نحن نرى واحد الشيخ حد. حد. حد هذا هذا أفضل لكن حين نرى واحد الشيخ هذا رأى را را عملت كله كذا ولا ي... لا هذا المعتاد وإليه قلنا وما كنتم تستثرون هذا بقينا وما كنتم تستثرون على الشهد عليهم ما كان بتحفوا من تسجيل يسجل عليهم يعني إن الله مراقب عليهم يعني إن الله مراقب عليهم ويع يعني كل أعمالكم محفوظة ما كان بتحفوا من ربي ما بلعت خفوا من الناس وما كنتم تستثرون أن يحصل أن أن يعرض عليه أن أنكم أهل. يعني ما كنتم تتوقعون عن أنكم أن أعمالكم كلها موسدة وأنها ستعرض عليكم بظن أنتم أن الله لا يعلم ما بالله الناس بيدرب. إنما أنت و... <هو> قال وما كنتم تستيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم يعني وما كانت تخوف من هذا إن برجع تظهر أعمالكم هكذا. يعني إن إن يرجع كل إن يجي يطلع من الحين كل ما كانت. ما كان ما لم, لم تكن لم تكن تتخفى من أن تظهر أعمالك موثقة في في أفلام فيديو ما كان تتخيل هذا عندك ما بالله عز وجل الناس ما أدري إن الله بيسجل كل أعمالك وإنه بيرجع تعرف عليه فيها كأنك بتعتقد إن الله ما وداري هذا الأشياء فلذا قال لما كنتم تستجلون أن شهد عليكم سلفكم ولا أطاعكم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم ويسير هذا ظنتم أن الله لا يعلم إذا ما رب يعلم والله بيعلم بكل شيء فلذا ايه؟ عرضها امامه <تصفيق> <تصفيق> تمام لكن حين حتى حين يقولوا ما كنتم تستذرون ولكن ظننتم ان الله الاعلم قد ادخل هذا في شادة الجلود والاشف والاسماع على السر يعني ما كنت تختفي يعني ما كنت تتخفى وتستذر من ايه من من جلدك ومن يجاك ومن رجلك ما بلابت بتخفى من الناس <تصفيق> لكن كان يقولوا ما كنتم تتخفى يعني من الله ما بلاب تتخوفوا من الناس والله بييدري بكل شيء فلذا يعني وسجد كل يعني ما كلها معلومة له خلاكم تروها إيش كامل نعم ولكن فرق أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون هذا قالوا الكثير يعني الأعمال حبي كتبوا أن الله ما يعلم يعني سأن الله ما بيعرف الأشياء اللي يحجزونها من الناس ولما يحجز الحالة ما رب لذلك هذا كثيرا مما تعملون يعني الأشياء التي تعملونها خفية لأنها أشياء كثيرة أقول لما نعم قال ما مع المنصد يعني كان في يعني على المعصية فالله تعالى ما بيعتقد هذا المثل، لأنه لا يعلم. إيه، ولا ما في ما تمسك ما تترك. ما كان بتخففه. هذا يعني ما كان يترك مقابل يعني على فوذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم يعني عندكم ان الله ماهم يعني ما بتتخيلوا هذا او تستشعروا في قلوبكم ان الله بيراقب اعمالكم وان الله عالم بكل اعمالكم وان ما انه كل اعمالكم ولن لن يفوت شيء منها فولا ظنكم الذي ظننتم يعني لانكم كنت بتظنوا الله ما يعني ما بتعتقدوا هذا غلط فظنون الله ما بي اي ما بي يعني اعمالكم هذه بتيجي منثيه وانكم ان تعذبوا عليها وقال ذلك ظنكم يعني يعني الكلام الاول انكم أجل لا إن قال ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا يعني عندكم من الله ما بيعلم كثير من الافعال وما بي يعني وانكم لن تحاسبوا عليها هذا ذلك ذن لا لكم ظنكم يعني ذلك بي ظن هذا قالوا رب ظنكم بدل من ذلكم يعني وظنكم الذي ظننتم بربكم ارجع ظنكم بالله انه ما بي يعني ما الاعمال ولا بيحصيها هذا اللي هو أهلكم، يعني عديدة ثم هذا إن الله بيتا يعني بتاول ما بيحصي أعماركم ولا بي ولا نحاسبكم عليها هذا أهلا يعني أرداكم يعني أهلكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن كنتم من الخاسرين كان فعيل يصبرون ذاك الخاسرين، فإن يصبرون النار مثلهم يعني عند ما يدخل الإنسان فيها النار ما عدين ينفع، ما عدين ينفع أيه، إذا صبر ما هو نافع يصبر في جع خريه لأنه صبر، إذا صبر فعيبه. فإن يصبروا فالنار مسؤول لهم بايض أجاهم يعني مكان إدامه داع فإن يصبروا فالنار مسؤول لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين قالوا يستعتبوا يعني يطلبوا من الله أنه يمهلهم إيه يطلبوا من الله أنه يرجعهم الى الدنيا والله يعني يخليهم يعني من الحين يقول أي يفعلوا ما اراد هذا الاستعتاب ما هو من العتاب نعم بيقولوا يعني إن قال إن يستعتبوا فما هم المعتبين المعتبين يعني هذي مهلوا هذي المعتب يعني هذي جعلوا له الفرصة إني إيش يعتذر هذي جعل له الفرصة إني اعتذر ويتطلع عمله هذا معدم إذا طلبوا إنه كذا فكانهم بيتطلبوا إن الله خليهم ين يعني يطلبوا من الله إن يرجعهم فلذا قال إذا ما خلي يرجعهم تقول إيش تقول يعملوا صالح يعملوا ما يظلم فإني استعتبوا يعني يطلبوا أن الله يكلفهم شيء أو يردهم بشيء حتى يعملوا ما أراج الله حتى يرضي يرضى ربي <تصفيق> نعم كما هم من المعتدين المعتب الذي يسمح له بالاعتذار فالنزار. المعتب الذي يسمح له المعتب الذي يسمح له أنه يعتذر هذا إذا طلبوا أنه يسمح لهم هذا أنه إذا طلبوا أنهم يرجعوا ويقول يعني طلبوا من الله أن يمهلهم حتى يعودوا ويرضيوا رب يعني, يعني يرضي الله ما هو نافعهم ما من يمالوا لا تسميه بيقولوا يعني معتب فرض الاعتماد قال اعتب اعسبت اعتبتك يعني رضيت رضيت لك انك تفعل يعني انت على طريق الحساب ايوه ازلت ازلت زمغام انا ابو مدام اذا ازاله إذا عشان... سيقاب <يقلبوا إجزارة Go -EE> العتاب. بالذات على المسلمين المعتدين اه ما, ما لما جاب في الله. محنا. محنا. ما عليه ما عليه ما يدور العتاب من الله ما عنده يقول هو قناه العمله سو طلبوا قال الله تعالى اذا هؤلاء لما رفضوا رفضوا الإيمان ويعني عطاء الله يمaba يان يمان يان يان يان يان يان يان يان يعني يان يان يان يان يان يان يان يان يان يان يان يان يان من يان الله يان يان يان يان يان يان يان ينقادوا لرسول الله وجعلهم كل الأسباب والألطاف لهم يهتدوا وما رضيوا فقال خليناهم كشاف هذا معنى لكن فقام له قال جعلنا له لأنه ما يعني جعلنا له قريب نعم لا ما هو يعني فيقول القيّض يعني كأنه القيّض هو الاستدّال بدلنا لهم ايه هذا لكن إيش هذا المعنى ما بيرفض أي مهنة؟ إن الله بيجعل هذه ما أرضي يجعل إن الله بيجعلهم يعني إن الله هذي بيجعل الشياطين إيش يغواه وإن يعني لكن. يعني تركهم الله. قال لما لما يعني ترك الله. جعل. قال معناها لما عصوا ورفضوا خليناهم للشياطين. للشياطين حين خليهم لأن كان معنا كان وش المعنى ليش عاد قلنا لكم عاد جونا لك الاستعمالات المجازية عبق لها فيها فائدة ومعنى ما هو ما مجاز مجاز كذا اشتيل علها فائدة يفيدنا أن احنا محتاجين ايه الله إيه محتاجين الله مهما كنا عد احنا الله فإذا فضلنا الله كان نحنا كان الله إذا نعم نحن بناجوا ان الشياطين باتمكوا منها فقالوا وقالوا لهم قرانا يعني ايش ياطين فزينوا لهم اغلى شيء ما بين ايديهم وما خلفهم يعني قال بعضهم قال زينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم بعضهم يفسرها ما بين ايديهم يعني اللي قد فعلوا من الافعال وما خلفهم هذه اي شيء عملوا هذه هذه ما يفعلهم المعاصي يعني قالوا ما تهلا ولا عليكم شيء في اللي قد فعلوه مولده عادي يشتيف عادي شيء قالوا ما ما عليش شيء ربي بايغ ربي الحمد <تصفيق> لله هذا كالتفاجر بالتفسير آخر انهم زينوا زي لهم ما بين عندهم يعني يعني ألش يعني بالنسبة للدنيا زينوا زي لهم ما عليهم شيء ولا لهم عاصل ولا كذا حتى يرضى عن أعمالهم وما خرفهم هذي برجعجي يوم القيامة يعني ان الله قال يعني بيزينوا لهم ما خرفهم يعني مصيرهم يوم القيامة حين يقولوا يعني يقول الشيطان يوسوس الواحد ما على شيء إن ربي يغفر إن ربي رحيم إن ربي كذا ويخليكه يعني في هذا في هذا تزين ما خلف هذا تفسير أيضا ذكرنا ما هذا ما عاد تجده زين ولما بين أيديه يعني لأن قلنا ما, ما بين أيديه يعني قدام ما خلفهم يعني أذى الجالس فجاء زين ولهم جد على التفسير الثاني يعني الدنيا وإيش وأعمالهم في الدنيا ما عليهم شيء ولا عليهم شيء في الحال وكذلك في الآخرة هذا ما خلفهم يعني في الحالة ذي أمامهم وكذلك في المستقبل وهو آيش يعني في الآخرة هذا اللي كان عبر عنها ما خلفهم كذلك في الآخرة ما عليهم شيء لأن الله غفور رحيم وأن الله بايغفر آيش للناس جميعا وعادوا ما يسبروا لهم أحاديث إنهم برجعي آيش حتى لو يعصوا ويسبروا برجع بلا بيدخفهم جنة ورجع يحررهم إلى آيش للجنة قال إذا زينوا قال إذا زينوا لهم ما بين أيديهم ما حرم وحك عليهم القول يعني اتجاهش ثبت عليهم لزم القول وهو اج يعني اج الاستحقاق العذاب وحق عليهم القول في أمم يعني مثل اج في جملة الأمم السابقة مثل مثل كثير من الأمم في أمم إن كان من قبلهم من الجن والإنس يعني في أمم قد مباح من الأولين من الجن والإنس هذا كل صح الظاهر فيها أن أن الجن فيها اج أنهم أيضاً بين ينسهوا الله وينسهوا قالوا انهم لا ينسهوا لكن ظاهر الآية تيكت انهم قلوا يا شايفان يموت حين قبل إبليس إبليس فاجع حين قدمها الله ان الله قد قال أمم قد خلص من قبلهم من الجن يعني قد مضت أمم قبلهم من الجن وأمم من الإس قال إذن قد خلت من قبل من قبلهم من الجن والإس إنهم كانوا خاسبين عندما أصبحوا في جملة هؤلاء وقال الذين كفروا لا تسعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلهم تغذبون لا لا تسمعوا ها وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن إذن قال ببين كيف كان بيجي مع القرآن موقفهم مع القرآن قال كان بيقولوا لا تسمعوا لا أحد يسمع يقول لك على أنه إناد, إناد ما هو أنها مسألة ما فهمه ولا مكسنه ما بيجي يمنعه من السماع يمنعه يقولوا لا تسمعه إنه الناس لا حاج سماع هذا هو ويقولوا ولغوا فيه إلغوا فيه يعني إذا تسلم قموا صايحوا طايحوا وهججوا فجه ورجه وبعث هم يهدوا اللغة قال اللغة في الوقت الكلام دي ما له طائل الحيني يبلى يصور وا وا وا والله ترى يلا عي يبي الكلام لا عايز مع الناس هذا كلام لا تسمعه ولا هذا القرآن لا تسمعه أنت والقاضي يلا هذا حاسمه بجليه إيش حتى لعلهم تغلبون إيش حتى يرجع خائبا مع ذا حاسمه له ولا حذئ من فقال الله بيكون إذا بس رفع الصوت وصجه ورجه بالألفاظ حتى يكون مال ليس لها أي معنى وأيضا بترديد الأشعار وبعضهم قال كان بيجعلوا إيش إما يصفقوا ولا يصفروا ولا يدوروا لأي إيش يعني يعني رجع حتى لا يسمع كلام إيش يعني كلام الله وقال الذين كفروا لا اسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون إذن يفهم من هذا أن التعنق كبير ما هو مسألة إنهم ما جعلهم جليل لبنى بيقولوا البعض الثاني لكن أحد يسمع لهذا واحد وكن الغافيه يتكلموا إذا هو يتكلم حتى لا عدا حزمه. <تصفيق> لعلهم يغلبوه معي ترده معي صر معي صر يعني ما يعني يقول معي صر يجيبه حج له. لا قلنا يغلبوه يعني ما عدا حد أي حتى إنهم يشتغلوا يعني ما حد يقول أي يجمع هذا الغلب هذه راح. ذلك قال فلنذيقن الذين كفروا إذا نذيق هؤلاء كان نذيق وعبر لجلس لأن هذا الكفر أعمال ما هذا قال فلنذيقن الذين كفروا حذابا شديدا ولنجدينهم أسوأ الذي كانوا يعملون يعني أشياء السيئة الذي أشياء يعني أشياء ما كانوا يعملون ذلك جزاء وعداء الله النار لهم فيها دار الخلد قال هذا جزاء ادائ النار قال لهم فيها دار الخلد دار دي بايتخلدوا فيها دائما لا ليس فيها منها فرج يجا بما كانوا باياتنا يجحدون بسبب ما كانوا يجحدون اي باياتنا قلنا يجحدون يعني حين كان بينكروا لانهم كان بينكروا ايات الله وهم عالمين النافق وهم يعلمون ان الكفر لانه قلنا لكم معنى الجحد يجحد يعني ينكر الشيء وهو يعلم صدقه ينكروا كلام الله وهم يعلموا صدق حيامان يجحذوا فقال إذن ما الله يعني باقي حاجة فهم لأنهم مكتنعوا ولا نصدق أنهم مكتنعوا يمكن أن يقولوا مكتنعنا لكن بسبب أنهم كانوا قد اقتنعوا وما بالله بينكروا فيه إيه بأسنةهم ولا ما في إبوثهم قد اقتنعوا فالإذا قال بما كانوا بآياتنا يجحذوا ذلك إشارة إلى ذلك العذاب فأنت فلم ذي قال لذي يتفروا عذابه شديدا ذلك جزا عداء الله ذلك الله ذلك جزا عداء الله وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس ما تحتاج دائما إذا حين بدأ الفرق كيف وضع ال يعني من كان في جهنم كان يجي يعني منازعات ورجع من قال وقال الذين كفروا ربنا أرنا كل من أشته على عليه من الجن والإنس إن الإنسان بيتعبر للظلال واللإغواء من سواء من الإنس ولا من الشابل، فقال حتى إن الله بيجعل شابل، الإنس شابل، قال إيش الجن؟ فقال قال ربنا أرنا الذين أفضلنا من الجن والإنس يعني من الأش من ال من الله، فأنا قال متقايفان أو من الجنس سل، نجعله ما تحتاج دامنه قد ما يعني مختارين منهم غير كذي. منهم جارين. إيه ما ما ان اصبحت على هذا المكان الذي اردت على على هذا على من المكان الذي اصبحت على هذا المكان الذي اصبحت على هذا المكان الذي اصبحت على هذا المكان الذي اصبحت هذا هذا المكان الذي اصبحت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ستنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة في الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تجتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نجلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال إن الذين كفروا يعني الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا ربنا الله الصدقوا بهذا الأمر ثم استقاموا قالوا, هذا قالوا ربنا الله يعني دخلوا في الدين آمن ثم استقاموا يعني ثبتوا عليه ثبتوا واستمروا عليه ما غيروا واستمروا على ايه على على مقتضى ما امروا به على ايه ترك ما حرم الله وفعل ما اوجب الله فقال بل انك ثم لنعدى اعظم اعظم من الدخول في الدين ان تستحل الاسلام وان تستمر في ايه أش... في أش... في ايه في طاعه الله وفي تقوى الله قال ما الاستمرار استمرار عدا أش... يعني اصعب بكثير من الاعلان انك تقول شيء يقول واحد يسلم ولا يؤمن يتفضل الايمان فقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فإذا نفهم ما يفهم إنه حاجة يقول ربنا الله ويؤمن ويأخذ وحرص مثل ما بيقولوا ذا الحين كثير حتى يحاولوا ي... ناس بيقول لي ذاك قالوا لا إله إلا الله خلاص والآيات والوعيد ولا بيقولوا للأيش ما بلالا الكفار ما بيقال ربنا الله ولا لا حرص <تصفيق> لا الأهم هو الأيش الاستقامة ثم استقاموا قال هؤلاء قال تتنزل عليهم الملائكة ألا تحافوا تنزل عليهم الملائكة عليهم يعني على كأنه يقول على كل واحد يعني ينزل الملائكة تنزل الملائكة على الناس يعني. على هؤلاء ألا تحافوا تبشروا واتطمنهم هذا بيقولوا أولا إنه في مراحل أولا قبل آش يعني آش في آخر الحياة قبل قبل ودع هذا في, في الدنيا يعني حين جبا يموت أثناء المر وعيّبا قالوا فركبه، وعيّبا قالوا إيش في ال في ال الحجر؟ يسق هذا الواقب بيوالد، يطمّنهم وإيش؟ يأمنهم. ألا تخافوا ولا تحزنوا فأبشر قال لا تخافوا من أي شيء، ما هو لكم أيش؟ يعني لن يصيبكم أي مكروه. ولا تحزنوا على أي جفاف، ولا أي لأنكم إيش يعني أمامكم نعيم كبير، يعني ولا يجد ما يحزن الإنسان عليه. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا صحيح مماثل؟ لا، قالوا أنه يجي بشاره في الدنيا إنه يتمزل ما إتعاد؟ قالوا أنه يدري ما هو المقصود هو في الدنيا أو في أثناء الحجم ما في بإستقرار بإستقرار لكن الملاكوس بس بترك يعني على حين كثير تلذر كل الناس تجيلها. <سؤال> يعني إحنا معكم في الدنيا وفي يعني لا كان معكم في الدنيا وما في وما في ما هواك يا وكذا وجا يقولوا ها ما عليكم إحنا منزل ماسة نحن معكم في الدنيا احنا معكم في الآخر ما ما يعني لا يصير لهم مصلحة بس ما بده أراه كانوا معهم في الدنيا إلهًا بيلاحظوا يعني المؤمنين بيلاحظوا كون أن الملاك معهم وبيأيدهم لا كلهم يعني بيقولوا كذا على بسم الله إن إن بيقول لنا ربي إن يعني الملاك في الدنيا بيوم عمده كبير مع المؤمنين يعني قال حتى كل واحد بيوم بي يعني في حماية <تصفيق> إحماء من, من يعني الله من ال يعني إيه قال لهم عجبات من بين يديهم خلفية يحفظونه من أمر الله يعني الله ذي أمر من هذا نحن أولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتئن بسكم يعني في الآخرة لكم فيها ما تشتئن بسكم ولاكم فيها ما تدعم أي شيء تشتهيه ولا أي شيء تتمنا أي شيء تشتئه يعني كان يعني شيء فيك رغبة له ولا تتمناه ولو ما يعني لو ما بحاجة حاجه هنا يفسدها ما قالوا ما قالوا ما نريد واحد ما يتمنى واحد شيء يعني وقالوا كيف لو يتمنى واحد مثلاً مثلا البيت اللي معك خلاص فلولا ما هم جايين هذا هذا الله ما هم جايين لا ما هم جايين ما يتمنى الا شيء يعني ما هم يتمنوا شيء يعني حق الاخرين امين الله ما هم يتمنوا شيء يعني حتى ان الله بيصبر على هذا قال ما يتمنى شيء للغير لا ما صير وش ما شو غيره. مثلاً شيء يعني لو سمع، يعني شيء يسمّن شيء منزله <تصفيق> ما يسمّن. يعني في الواقع أنه شيء يسمّن شيء يعني لأنه يوافق الأرغبة فهلا؟ فالله باج على ذي يوافق الرغبة. ما يحصل له. ولا عبّه ذا عندك المرض الذي في, في الدنيا حجز فلان يصير حجز فلان ولا حجز فلان هذا فلان ما هو شيء ما هو شيء من السعادة في الواقع. ما بالله المثال ما في الدنيا يعني بعد مرات في قال فلان ولا ما فرجنا ما يسوي احد يشتري حاجه بما تفيده الله تجا لك الحاجه اللي باه مت اي حاجه ثيابه اي الله لك في الدرجات إذا كان من صلاح حتى قلنا لك فإذا اذا بدر والناس ما يشهدوا الناس مختلفين في الدرجات بايه يرفع من ليه ومع ذلك كل راضي بأيش في الدرجة هذه فيها ولكن أخيرا ذاك حد من درجات الأوضاع ماذا؟ فقال قال إيش ولا في آماد شيئا أنفسكم ولا في آماد تبدأون نذل من غفور الرحيم يعني كان هذا ضيافة من من أش من غفور الرحيم يعني يعني هذا يعني ضيافة لكم من غفور يعني كان فيها إشارة إلى أن أن الإنسان يعني إن الإنسان بيحتاج إلى مغفرة الله لكن الله غفور بيغفر إيش للإنسان لو فعل ما فعل فإيش لكن إذا ما بلا فقط يتوب إلى الله ورحيم يعني منعم كثير إيش الإنعام على الإنسان يعني ما منال هال انسان من مغفرة من الله ورحمته كانه يعني بينبه يعني الانسان في حاجه الى مغفره الله وان الانسان معرض في من ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين قال ما ابى من ممن دعا إلى الله قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله يعني دعا إلى عباده الله ودعا إلى أهلاء. إلى إلى إظهار الحج وعمل صالحاً يمتثل كل ما أمر الله ويترك كل ما حرم الله وقال إنني من المسلمين يعني وينتمي يعني وينتمي إلى المسلمين ينتمي يعني المسلمين يقول من المسلمين يعني أنا يعني من هذه يعني أنا منتمي إليه الإسلام يعني كأنه يفتخر نعم يعني ينتمي إلى المسلمين ويعمل الصالحات ويدعي إلى كل آخر لا أمر صالح بسم الحمال هواحد لله ما هو مؤمن ما الأمر جهو جيد لا لا ما يسبر لكن أيضا الجهو أشمت يعني منتمي مئ لا ايه المزل مئ لا يستغين يقولك الله لا لا ما هو مؤمن بجيسي العهد على ولا تستغي الحسنة ولا السيئة تدفع التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم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 ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزل من حكيم حميد ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب اليم <تصفيق> <تصفيق> ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته <تصفيق> آجمي وعربي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم مكر وهو عليهم عماء اولئك ينادون من مكان بعيد ما هذا الايه يا ارشاد عظيم الى اهل إلى كيف يتعامل تع... الناس مع بعضهم البعض كانوا قالوا قال ولا تستطيع الحسن ولا تستطيع. الحسن هو استطيع طبعا ما هي سواء. الحسن أفضل من استطيع. عمل الخير أفضل من عمل الشر. قال ادفع بالتي هي أحسن. فإذا حصل لك موقف، حصل لك موقف يعني اسدي عليه. قال ادفع بالتي هي أحسن. قال هنا قال يعني ذاب بالتي هي أحسن. قال ما ادفع قال بالطريقة الحسن. <تصفيق> يعني عدل الفرق يعني يقول لك بعد الطريق هذا حسن هذا المفروض ان قال احسن لك تدفع باللي احسن أحسن عد يعني افضل يعني حتى لو كان حسن يعني لو امام التترغى قال إله اعتدى عليك شخص فأنت انتفع ان هذا حسن لكن انت ان تقدم له خدمه هذا حسن لو لا اذا انا هنا حسن وأن تقدم له خدمه أو أحسن من خطر أو يعني يساعد في مشكلة عاد أحسن، فقال لك إذا دفع بالتي يحسن، إذا دفعت بالتي يحسن بتكون هذا، فأنت بستطيع تكسب هذا الشخص، وهذا لو, لو يعني ينتبه الناس ويتعاملوا بهذا المنطق، إن يعني إن الاختلافات والشجارات أنها من إكتات تنعدم، تنعدم بين الناس، لأن لأنه مثلاً بيجي على الإنسان ابليس مثلاً إن مثلاً إذا جاء واحد لهما بلعته ده بسيط ويقوم إن غادث إبليس والله يوسمس يقول هو مرة ما ترجل ما يسوي كذا بس حمية وقام يعني آشي يرد الفعل ذياك ولا رد آشي داعت بعضهم يعني جهد قوي قوي قليله تد بأش رد بأشد ورجع يرد رد أشد ورجع ايش لما رجعت في الاخير الى قهتك تقدي في الاخير قال الى قهتك و الى مشاكل ورجعت عوى الناس ويندموا ايش فقال هنا اذا ادفع بالتي هي احسن اذا المفروض اذا جاء لك ايش تحاول ان ترده فالطريقة هذه احسن واذا فعت انت هذا رجعت انت بالطريقة التي هي احسن قال هنا باتكون ايش يعني بات ايه افضل لك وباتكسبه بدل ما يكون عدو حتى لو كان عدو لدود، بتغير من نظرته لك ويصبح ايش فديد حمل، وهذا عجيب، يعني بيأثر تأثير عجيب في الإنسان. قال فإذا الذي بينك يعني قال إذا هنا فجائية، إذا قال فجائية يعني باتندهش، إذا سوّى سلة، باتندهش بات كيف من هذا الشخص الذي هو عدو لك عدو يعني عدو مبين عدو جديد العداوة؟ ورجعت عامل مهبي إحسان وفقدها يسألت بات راح بسرعة يعني وتنزلق كأنك بات استغرب قالوا إذا هنا إذا قالوا في جاية يعني أمبر هذا مفاجئ بيفاجئك هذا الأمر فإذا الذي بينك وبينه عداه كأنه والي رحيم كأنه صديق مجرد إلية سبب إيش فعله إذن هذا قال إذا هذا ك هذا إرشاد قلنا لو يستفوا هالناس إنهم يستفيدوا استفادة كبيرة ويسلموا المشاكل هذه أذي بتكسر بينهم هذا من ناحية ثانيا نقولنا لكم احنا في الواقع بدل ما يعني عن معنى حاجة ثانية نعمح يقول معنى توجيهات من الله وحني يقبل واحد التوجيهات يعني بيقبلها على سنها من الله فهنا بالزول مع الجهد إبليس يدخل عليه إذا فكرنا في هذا الأمر مع الجهد إبليس يدخل عليه يقولها لا أنك مره ولا أنك دليل ولا ليش ما فاستوي هذا لأنك إذا في الواقع تركسنت هذا لله لله فإيش انت مصطفى ما بهنا دل... دل... دل... ما به مجال وقال ذل ذليل لله احنا اكيد احنا ذل لله وموتطعين لله ومقاد لله, لله فهذا بي موقفه لك ع... يعني عظيم لك عند الله ولا فيه ايضا في نفسك ما له ينكسر في نفسك لانك في الواقع ما بلاقي يعني لامر الله اذا كن يستجير واحد هذا الامر بس لكن احنا ما بيذكروا بعضنا ما ما بي... يعني في إذا نكون واحد انه يترك شيء لله وان الله بايزيبها على هذا ف... وليس في هذا اي من عليه ان تتركه إذا ترك إذا هو لله ما فيها من ولا فيها ما لله نفعل أي... يعني اي شيء يريد الله فلذا قال هذه إذا وما يردها الا الذين صبروا هذه الخصلة انه يدفع بالتي هي احسن <تصفيق> يعني عداوة يعني يريد لك الشر يريد لك الشر ولا يريد لك أي شيء سوى هذا بينك ولا أي عداوة بينك وبيننا بيناك أقول لا مزاح بعض من رأسي أي عداوة ذلك بيناك سواء خلاص تلاحظ كيف النبي انقلب فذيك بعضهم لحتى هو يعني لهم من طائفة أو فرقة له فرقة معادية لك هذا الموقف أنت أنت فكر في نفسك حين يسوي لك واحد هذا الموقف أنت كيف بتتليه معه وتر يعني بدك إنه ينتف وبدك إنه ي يعني يهتد وبتسيلك كل غير ولا عتسيه في أيش بتسو يعني بيأثر في الإنسان فإذا هذه الخصلة قال وما يردها إلا الذين صبروا إذا هذه ترجع إلى إيش... الصابرين ولا يستطيع أيش إنكثها إلا أيش إلا الناس الصابرين <تصفيق> وفي الواقع هذا في حظ كبير من الله على ان احنا نستذ مثل هذا يعني تشجيع ما مثل التشجيع حين يقول لنا هذا ولا قالوا ما يلقاه الا الذين صبروا وما يلقاه الا ذو حظ عظيم يعني في الواقع ان الانسان هو ذي يستر تغلب على نفسه فذي يستر يتغلب على نفسه يقضم الدحمه يعني ايش كظم الغيظ ويعني جعل ترك الايش انتقام لله فهنا بيكون أشد أولا جاء في صفة الصبر والصبر هو من الإيمان قال من ذات الرأس إلى الجسد ثانيا إيش يعني وصفها الله قال بأن هذو حظ عظيم هذا يعني لأن هذا الصف الصفه يعني يعني اعتبرها حظ عظيم تنفعك كثيرا إلى حد كبير إني الله ذي وصفها هذه جبته الخير والبرة ولا نعم هذا عد هذا التعبير بيقول هذو حظ يعني إن حظ يعني إيش كأنه يعني مثل حين كل الحظ يعني مثل الحين كل صفة إذا من إذا كل واحدة يعني إذا هذا تشجع للإنسان أن أن يكون من من أهل هذا الحظ قال وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم قال وإما أن من الشيطان نذب أبصر كيف بعد هذا الكلام بعد ما قال الله تفعل هي يعصي وهذا الصفة قال يعني وهذا ما يعني هذا ما يحصل في كل الناس كثير من الناس بدهم فيهم فبرم رائع وحظا سيء لكن ما ما تحصل هذا الاصفاء إلا لمن كان من الصابرين ولمن كان ذا حظ عظيم ورجع قال بعدها واما يغلك من الشيطان ينظر إذا جاء لك وسوات ووسواس انك تنتقم بعد ما في اذا جاء لك وسواس في المشكله ولا بعد ما حصل لك ما حاول تنسي نفسك ورجع يجي ييخ في ناخذ كذا انك انت تنتقم ليش؟ بعض الناس يصبر نفسه قليل ورجع يجي ييخ ناخذ يعني اي يلا ليش ما يجي في الكبره فقال ها اذا اذا هذا وايضا حتى ولو في اول النظر ولا حصلت المشكلة ولو ما قديت وقت الغضب والشدة وما صبرت نفسك وراهي ورجع قالك وسواسك تنتقم فقال هنا المفروض قال واما يذغلنك من الشفا اولا انا انه ما شيخ لأنه بيحضر بجوا هذا هذا أهم للمن المعلومات حين يجي فيك حاجة للانتظام حاجة يعني قذب كثير في فيك للانتظام فدر فقى الله فإن ما من يعني ما قال الشيطان يعني ما تدفع بس ما هو قال يدفع بالله في أحسن وإذا نزقك الشيطان يعني ما ما ما أردت أن تدفع بالله أحسن جاء فيك جاء في الانتظام ما نجعله الله يعني الشيطان والشيطان ما يريد لك أي خير. فانتبه هذا أول حاجة. انتبه وامسك نفسك إذا جابت هذا الشيء امسك نفسك وراءت من مع نفسك. إنه شيء. إذا النزق هناك هو سوسة الشيطان. ولو كان على حد يعني يعني بالنسبة للغضب في الواقع إيه سلك إنك تفعل هذا لا. يعني والتصرف في الواقع في الغضب ما بيجواش ما ب ما بيفك. الغضب لعنك على حد يعني إذا لا في ذي عن جه في نعم قال. وإنما إنغنى خميش الشيطان لا بلشتي حين يقول كذا فإذا جاء فيك دافع الانتقام تدري أنه إيش؟ الشيطان. إيه الذي بيخليه فيك يعني ثورة يهيج يهيج هيا جاء كبير ما عترضات يتقابض لحد ولا خلاص بعض ما عترضات يتقابض لحد لو يش ماجه هذا هل وسوسه من الشيطان خلاه يفهم نفسه إنه كدو هذي بيقول لكم إنه إذا ما كذا فإنه مهين وإنما هو رجال وإنما مرة وإن كذا وإنه... هذا قال بيجي فدري هذا الشيء من من الشيطان. هذا أول تحذير لك يعني تدريب هذا الشيء. تدري من الشيطان. أنت باي المفروض انك ايش تمسك نفسك أكثر. فدري ان الشيطان ما هو دار لك إلا على على شيء هذا واحدة قال. وإذا فعل هذا الشيطان وجاء فيك في هذا تستعذ بالله. إلتجي إلى الله. والأعوذ بالله من الشيطان. يا الله إلتجي إليه. ارتيا إلى الله واتجي إلى الله إن هي خمد الثارة ذي فقال وإنما نزغنك من الشيطان نزغم فاستعذ بالله إنه هو السميع الذي يسمع ويجيب العليم الذي بيعلم كل شيء ويدرك كل شيء فإذا استعذت به ولجأت إليه فالله إجبا يكون معك لكن صدق يتعوذ واحد يعني يا الله أرتج أعوذ بالله من الشيطان يعني إج من الشيطان نقول كذا يعني يا الله أرتجي إليه يا الله بصد يعني انه يشتي انه يتخى غضبه ما هو يقول عذله من الشيطان ويزيد الغضب ما ما هو, هو يستلجع يعني اتعاذه فلونا يعني بعقلك وإحساسه وقلبك انك تتلتجئ بتستجئ يعني بتعتصم بالله تمتنع بالله يعني ان الله تضرب من الله انه ايش يهدأ هذا الشيء وانه ايش يعني انه عينك على إبليس عينك على وصفة إبليس وَإِمَّا يغن مِنَ الشَّيْطَانِ الشيطان انصرف بالله انه هو السميع العليم ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر قال كان بعضهم بعض الناس بعض مؤمنين, مؤمنين بالله وبيعبد الله لكن بيسجدوا للشمس ولا للقمر قالوا بعض النصارى كانوا كذا وبعض المجلس كذا. وهم الله الشمس والقمر هي الشمس والقمر هي مخلوقات الله وايه من ايات الله ولكن حين ام ايه من ايات الله اذا تسجدون لله الله الذي عليها ما هو تسجدون له اذا لا تسجدوا لها ولا تشتوا تقربا الى الله لو تشتوا تقربا الى الله ولا انتم تعبدون هذا قال فريده قال في الايه قال ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خرقهن إن كنتم إيانا تعبدون قلنا رحمة الله أنم كان الناس يعبد الله حين قال إن كنتم إذا أنتم بتعبد الله فلعك تعش فيه لا للشمس ولا القمر قال فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون إذا ما عرفوا بعد ما تقولهم من آياته الليل والنهار والشمس والقمر وهذا الأشياء فإن بغي أن تؤحد آيش أن تكون العبادة كلها لله فإن استكبروا ورفضوا شيء الاتباع لك فالذين عند ربك يعني هناك من هو أفضل منهم وأعظم منهم هو الذين عند ربك الله. نعم يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون يعني ما هو بحاجة يعني هم مالأ. أفضل منهم ما همشي من تم تسبحون ها اه ايه مجربي نعم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة قال بسر كيف من آياته من الأجلة على على ذبرة الله أنك ترى الأرض خاشعة يعني هذا الساكنة جافة ما بهاشي ما فيها حركة، فإذا أنزلنا هذا خاشعة يعني ما اتسرت، والخاشعة قال الله خشعت قلبها إذا الله خشعت يعني ما اتسرت، أصلًا شو يعني عدم حركة، قال ترى الأرض خاشعة يعني ما فيها حركة ماهي، قال فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت، قال عجيب يعني طلعوا في مجهد فيديو بتصويرية، الأرض ما فيها ماء يعني م. يعني جد قبل يجي المطر قبل ورجالنا المطر وب... والتصوير مستمر ورجع شرعوها لو لا بتقول بت أولا بت... بتقول إن تفاقمين حين ننزل عليها المطر وبتحرك وبتحرك الرجيشة على الأرض عليها معنى استلت وربت وزادت هذا كحين ننزل عليها يعني كت فيها كت فيها الحركة وبعضهم بيقولوا مثل ما قال يعني السرقة ما بلا ينزل عليها الماء وخرجت الأشجار منها وتحركت بتحركه ما جاب بشي وهي تحرك فوقها. شيء ميت فتحرك الأشجار تنمو وبفيا حياة. قال فإذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إذا ربت يعني زادت. يقول الربيع يعني زيادة. قال اهتزت وربت. إن الذي احياها لم يموت. الذي أحيا هذه الأرض ما كان فيها شيء. ثم بيجي وقت كثير وجالس في الأرض. قال هذه أحياها باستريحية علمية وأحياها يعني ما هو أمر سهل مبلغ هنا تعودنا ولا أمر يعني عجيب ما فيها قاحلة ولا فيها شيء فرد الحين هنا من السحاري ما بيشفيها ولا هذا السحاري عليه الله قادر لو يبلغ يعني أحياها وتطلع هي قال إن الذي أحياها إذا الذي أحياها باستريحية الأيش الموتى إن الذي أحياها من خير الموتى إنه على كل شيء قدير ان الذين يلحدون في اياتنا لا يفلون علينا يعني يلحدون في اياتنا يعني ينحرفون او يميلون اللحد يعني المال ما بيقولوا بي... في القبور إحنا في قبورنا اللحد اللحد يعني يعني الحفرة في ما يفل الوسط في طرف في طرف القبر يعني بيميل ما بيجي في وسطه ينحرف عنه يعني كان اذا اللحد هو المال عن ال عن... عن الأيش عن الحد قال يلحدون في اياتنا يعني إيش يميلوا عنها وإيش ولا يرتبوا تتابعها؟ يعني تعني يعني يميلوا إيش يميلوا ولا في آياتنا ينسبوها إلى إيش إلى الظلم؟ ما يجعلوا في الطريقة الحدث؟ إن الذين يرخدون في آياتنا لا يقصون علينا وهذا فيه تهديد. كرديبي يعني يقدح في آياتنا ويُردها وينحرف عنها قال هذا ولا قال ما هم خافين علينا وهذا واضح يعني لا يقصون علينا يعني. كلن بقى ايش يحاسب على حسب عمله فلذا قال افمن يلقى في النار خير ام ياتي امن يوم القيامه قال وانا اكثر هذيل قاعد يمضي في جنه ولا اجي يجي يوم القيامه امن ولا فيه اي مكروه يعني يعني يعرفون ان هذيف على الكذا انه يجي ان مثيره يعني اذا الله فلان يا خفونا علينا ان بيع ابن الله وين بدكم وين احسننا أفمن يلقى في النار خير أما يأتي آمنا يوم القيامة وانا أحسن لكم اعملوا ما يتم سويوا جماعة بالدك وانت بات حدد ما يتم قال خلاص سوي جماعة اشتجار هنا هو بدك تكفر اكفر بدك تعصر الله عصر الله أش. وانت وأنت ايش بات لكن لأن الله سبحانه وتعالى قلنا جعل التكليف هذا اختيار يعني جعل الإنسان مختار أن يسلك طريق الخير أو يسلك طريق الشر حتى لو كانت الظروف كيف ما كان لو قد دوله اسلاميه إسلامية ومسلامة وطبيق عمقه واحد ثغرات إذا بده إيش يخرب الله محد فيش يقول اعملوا ماشي، هذه تأذي بده يعني في الواقع أنت قادر على أنك تأثي الله ما حد ما نعلم ولا جهد أحد يمنعك كل إنسان يفعل ذي أراد والله باقه بايرا وش ليش ما صرت انا ما ما قال يعني انت يعني ما هو يدخل الجنه يدخل النار فانت تسوي ما فانت مصيرك الى احديهم هو سهل لا لكن كان قالنا ما بلا ما بالله مثلا كان فرق انه ياتي اليها وهو مكرم وياتي قال يجيب مجموعه في الكافر من رقبه لما يصل جنن ما بيصير وذاك ياتي وهو معجز مكرم اه قاله اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير يعني كل اعمالكم والله بيدركها ويرها هذه بيدر الاحاد الايات ما يعني لا يعني يعني يجي يجي قال الظاهر اي يعني ينتقد على على آياتنا على أي آية ينتقد عليها أو يحرف فيها أو الله يزيف فيها أو لا ما عليها أحدها من هذا يعني يحرفها عن الحق عن عن طريقها والله ما أتلا يعني حتى مثلا يعني الميزات لا مثلا مثلا القوات والسماوات والأرض ويحدثوا فيها مثلا ينسبوا ينسبون فايز ما فايز بينسخ لكن كأن السياق هنا في في آية بطيخ كان السياق هنا في النزل فلذا قال بعدها إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم لما ذهب يعني بالقرآن لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. قالوا هنا مع عند ذكر وخبر. قال سيجازون على ذلك وربما أن يعني جزاءهم بعد هو يعني عدم ذكر الخبر لأنه بعد يش. لا لا لا, لا لا لا نعم. وبعضهم بيقول إن الخبر ذي بالجاعي ينادونه من مكان بعيد. في أولاك إيه أولاك يعني ذيهم كذا ينادون من مكان بعيد قال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز يعني كفروا به هو كتاب عزيز يعني منيع ما جهد حد, ما جهد حد يخرب فيه شيء ولا جهد حد يجد فيه أي ثغرة ولا أي, يعني أي, أي ثغرة فيه ما يمكن تلقاه فيه أي ثغرة أو خلال لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قالوا بعضهم من بين يديه ولا من خلفه يعني عن من أي مكان من من خلصه. يعني ربما عن من أي مكان ما يهدك تنتقذ على القرآن من أي مكان في أي مكان في أي جزء في أي آية. هذا قال من بين يده ويش ومن خلفه بعضهم بيقول لا من الأول ولا من الآخر. لكن هذا التفسير جميل يعني في حين قال مثل الآيات السابقة قالش تصله من تأثيم قال تأثيم من بين يديه و خلفه إلى حد. كان رجالهم رسل من بين أيديهم وخلفهم يعني الظاهر يعني يعني في كل وقت يعني كانوا يستمعش إشاميلتهم جميعاً. فقال لا يأتيه البعض من بين يديه ولا من خلفه تنزير. وبعضهم عاد يقبله تفسر إنه لا يأتي من بين يعني الأش البعض من بين يديه يعني يزيد يزيد م يزيد مضاء يعني مكسبه سابع ولا هو جاي شيء يكذبه في المستقبل. يعني لا في الماضي ما, يمكن يجي ما بشي يتذب في الماضي ولا يمكن يكذبها ايش في المستقبل والله يجد فيه ايش يعني ثغره ولا ايش خلل لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لأنه تنزيل من حكيم فأحكمه وصانعه من الآي وحفظه حميد يعني حميد كأنه ينبغي أن يشكر عليه وأن يحمد عليه لأنه نعمة كبيرة للناس هذا القرآن ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبل ان ربك حميد وكريم تنزل هذا البث تنزل من حفيظ حميد يعني من حميد يعني من ينبغي احنا نحمد نشكر عليه محمود لا لا يعني محمود لا نشلنا ضانا مع حميد يعني محمود ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبل قال بعدها قال الحين ابو قال في أول الآيات قلوبنا في أكله ثم ما دعونا إليه ما قالوا كذا وفي أذاننا وقف قالها ما يقال لك إلا ما قد جاء الرسول من قبل ما هو أنت أول واحد يقول لك كذا أبرز الأول ناس بيقولون من قبل فلعت حزن ولا ما يقال لك إلا ما قد جاء الرسول من قبل لكن إن ربك لذو مغفرة الذي بالتهريج وذو عقاب أليم لمن أه أبى واستمر على أهل العناد هذا هذا تفسير ها لا لا على هذا التفسير لا على هذا التفسير ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك يعني حين قالوا قلوبنا في أتنة ما دعنا إليه في أذن النوافر قالها ما يقال لك إلا ما قيل للرسل من قبلك يعني هذا القر وهذا التعجيد والتحسير له يعني والتيئيس له تتحصل من الأشياء الأمم السابق. اهم هم يسبروا ولكن مصيرهم إلى الله فذي بده الله... يرجع فالله بيغفر له وذي يستمر قال فالله الله باي عاجب أن الله وذو ايجاب الأليم هذا على هذا التفسير عند التفسير آخر إن ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك وش كيلهم إلا ربك الذي مغفره سمع. يعني ما يقال لك محنا لك يعني هناك أن على الآية الأول على ما يقال لك إلا أن هذا موقف من الأمم السابق يعني في الأمم السابقة فلا يعني تتحذر ولا شيء ولا ولا يعني تحذن. هم قال. قل هنا قال ما يقال لك الا ما قد قل يعني ما ما عليك الا مثل ما قال لهم السال الانبياء ما يقال لك الا ما قد قال لي من قبلك وش يقول لهم ان ربك لذو مغفره وذو يعني ما عليك منهم ما عليك, من الله إيه؟ الله الله. إيه؟ ما عليك هذا ما عليك الا هذا الامر انت ما... معك الله هذا الامر يعني في هذا الموقف معك الله هذا الأمر. إن ربك لذو مغفره وذو اجاب العلي ولو تم. يعني كل واحد يعني خلاص لا لاحظت بالي فهم ان ايش كل واحد يعني من اطاء فو باي انال جزائه ومن اطاء باي ايش الله له نعم قال ولو جعلناه قرآنا اعجميا يعني قالوا ان قلوبنا في اكنث مما تدعونا اليهم دري ايش قال ما هو كذا هو قرآن عربي واضح واضح بتقال اول في القران عربي واضح القوم على ما يفهموا ويدروا ولو جعلناه قرانا عجميا لقالوا لو لا فصلت اياته لو جعلنا كذا ما يفهمه. يقولوا ها لو لا فصلت اياته لا لو لا فصلت يعني وضحت اياته لنفهم احنا دا نمشي يجوا عجمي فقالوا بابل اه عجمي وعربي كيف عجمي والنبي عربي والنبي والله احنا والمرسل اليه عربي وال يعني والمامور به عربي كيف ذلك لك. أجي كتاب عجمي لأن بعضهم بي أصلاً بيلتقطوا بيجاب أشياء زرقة بيقولوا ليش ما له كتاب بالعربية كتب الأول كله كلها الله إيش عجمي. عجمي يا ما بيشي كتاب عربي الكتبة من الزرقة كلها عجمي لا. هذا قالها كيف بيسبر كتاب عجمي وين ويش بالمرسل إلهي العربي ولا على كلام الأول السياق على أول السياق نحن بيجي يقولوا إيش إن ما بي... في أذانهم وقرؤ كذا قال هو قالها ما جعلناه شيء ما يفهم ما, يفهم. ما في شيء ما يفهم حتى تقول هذا الكلام في أذاننا وضر وقلوبنا في أكنا وبيننا وبيننا حجاب ما جعلناه كلام ما تفهمه فلو جعلناه قرآلنا جميعاً لقالوا إنهم يجيلهم ويقلوا من يقلوا كذا ياهو يقولوا لو لا في السياسة آياته هذا جميع عربي قل هو للذين يعني فالواقع إذن الكتاب هذا في الواقع هو للذين آمنوا هدى وشفاء أذي فيه أذيه يستفيد منه فيها النفع الكبير الهدى إلى أشياء طريق الخير, إلى كل, الخير. كل إلى كل طرق الخير وشفاء اسمع قال لكن كل هذا كأنه الواقع قال هذا الكتاب الذي يشتي يستفيد منه وفيه فيه ما هدى بعيد إلى كل طرق الخير وشفاء لاجل ما قد يكون لما يصيب الإنسان من أمراض سواء أمراض ما في الدين ولا أمراض في القلب أحيانًا أمراض في القلوب ما يعني يعالجها القرآن يعالجها هالبرهان فقال هذا فيه منفعة إذن لكم منفعة عظيم فيدل لكم على طرق الخير في معاملاتكم في كل شيء وأيضًا في شفاء لأجل أمراضكم هذه يعني ذابه ضعف الإيمان ذابه ضعف المبسوط به ذابه جو إيمانك ذابه أحيانًا يعني أمراض نفسية يعني إيش في هذا علاج هذا القرآن فالواضع باي يستفيد منها الذي يؤمن لكن والذي ما يؤمن والذين لا يؤمنون في آذانهم مصدر هو كذا لأن قالوا في آذان قال هذا الواضع هو على ذي ما يشتى والذي يشتى ما بايه هداياه ومنفعة يعني كبيرة ما يشتى ما, استفرش ما استفرش عليهم عمل قال وفي قال والذين لا يؤمنون في آذانهم مصدر وهو عليهم عمل عذرهم اضراس قد ما, ما يشتهوا منه باجي لهم يعني باجو على اذانهم ما ما يسترضع ما يستفيدوا منه وهو يعني كانه يقول ما هم مستفيدين لا من سماعه ولا من رؤيته ولا من شيء هي اذانهم مغروم وعليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد يعني مش من مكان بعيد قال ان الحين جوال بتاعي واحد <تصفيق> ما ما <تصفيق> هو بعيد هو ما بسمع ما ادري ايش تقول ذاه بعيد يقول جاي اسمع الصوت هذا ما ينيد كذا هذا له كان هذا لأمز الحج هم مكان بعيد. اذا أذي ما يشتي كأنه راجع إلى إلى الإنسان. أذي, يشتي <تصفيق> أذي, نفسه. أذي سمح نفسه، أذي سمح نفسه وبالطاعة، يعني جرد نفسه من الاهواء فو بستفيد منه استفادة كبيرة. هدايه لك لا الخير، وفي شفاء لاش كل يعني الأمراض. لكن أذي ما يجرد نفسه ما بالله ي في حناد وفي استكبار فالواضح باجه عليهم كذلك في اذانهم واضح مثل حجهم من مكان يعني من حجهم من بعيد ما يستفيد من الشيء ولا يفهم بالنشيء إلا هنا قلنا صفحة أربعمائه واحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله صفحة 481. في أسفل الصفحة آية أربعة واربعين ولقد آتينا موسى الكتاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم وما وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تبع إلا بعلمه ويوم يناديهم أي شركائي قالوا أذننا كما منا من نام شهيد وبل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص <تصفيق> لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوت ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضر أمسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجيت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيكنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرضانا بجانبه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عريض قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ من اللَّهِ الله ثم كفرتم به من وَيَكْشِفُ ممن هو في بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي هُوَ حتى يتبين مَنْ أَظْلَمُ الحق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 عندما لك الله اللهم صلي على محمد وعلى آله في الآية في السابقة تنهم يعني رفضوا الإيمان بالله يعني بمحمد وكتاب الله وحتى قالوا يعني حتى يحاول أن يزرعوا اليأس في قلب النبي ويقنعه أنه ما هي ممكن يؤمنه نهائيا حين قالوا في آذاننا وقر وإيه و... قالوا قلوبنا في أكننا قالوا أول شيء قلوبنا في أكننا يعني مغطاة ما ينفذ إليها شيء و... وفي آذاننا وقت وبيننا وبينك حجاب يعني ما يمكن كل واحدة تمنع الحال فرجع قال الله بعدها ولقد آتينا موسى الكتاب فاخترف فيه يعني كذلك قد عطينا موسى الكتاب نزلنا عليها الكتاب وخرفونات ما رضي به نهائيا يعني انها كذا في سنن الله يعني الامم الماضيه هكذا ولكن قال ولا لا كلمه سبقت من ربك لضيق بينهم شنو الله يعني انهم بيجوا يستحقوا العقاب هذه يرفض الايمان ولا والاتباع لما جاء به الله بده يستحق العقاب ودي ممكن يستحق الثواب لكن الله سبحانه وتعالى قد قال انه بيخلي الناس الى اجل مسمى مما يخلي كل انسان لما يموت ولا ارجع ايام يوم, يوم القيامة ويرجع يحصل فيها التناصف ولا يعني والفصل بين الناس فقال قال ولولا كلمه ان سبقت يعني الله اخبر بان باخرهم له يوم القيامة يعني الحساب والعقاب ولولا كلمه ان سبقت من ربك لا قضى بينهم ان الله من ايش من يفصل بينهم ومن هذه التعذيب ويهلكهم والمؤمنين إيش؟ لكن الله يجعل ذلك إلى يوم القيام. إذا الله عكس سنه الحياة وسنة التكليف إن الله بيمكن الإنسان من فعل الخير وإذا بده إهتزال، إذا ما بده ما أقدر بين عالج ما يجده بالعجوبة، بل... عبد خلّه. إذا عاد بده نخليه الفرصة. إلا هو دارج بيسوي، لكن الله ما يشتي عادف على على المعرفة. لا قدوة ما بيعادب الله على الفعل اذا فعل الإنسان المعاصي واستمر فيها لما يموت. هذا برجاء يعادب فقال يعني أن أمرهم واضح لكن الله قد حكمته يعني هاتذا في إنه يخلف الناس أنه يكلف الناس يخليهم مختارين إلى يوم رجع يحصل فيها الحساب قال ولولا كلمة سبقت من ربك وهو الواعد منه يعني آخرهم اليوم الحساب يفصل بينهم قال ولولا كلمة سابقت من ربك لأضوبة بينهم يفصل بينهم ويعجل أضوبتهم وإنهم لفي شك منهم مريبهم قال في شك من هذا القرآن مريب يعني, يعني موقع في يعني بيخليه يزيد في الشك يوقعهم في الريبة مريب يعني أرابهم جعلهم يرتابون من عمل صالحا فلينفت هذه بالدهيئة من ما بلا بينفع نفسه من عمل صالحا فلنفسه يعني كم يعمل نفسه ما؟ ما فيه فائدة لا لك ولا لله يعني ولا لله الفائدة تعود للعامل نفسه ومن اساء فعليها وذي يسيء ويعمل السيئات ما بلا بيضر نفسه كل واحد يعني يزهد كان النبي يقول كل واحد ينتبه لنفسه ويقدم ذي ايش شيء ذي با ينفعك ومن اساء فعليها وما ربك بظلام العبيد ما يمكن الله يظلم أحد لا يمكن أن يظلم أي أحد يعني كأنه لو يعني في كل من عمل فارح بقى يغلق. فالله بقى يعني بقى إياه ذهب بالخير وكل من عمل السيء قال ايش بقى, بقى ربي إليه يرد علم الساعة يعني بالنسبة لعلم الساعة مثل تكون هذا ما بيعلمها إلا الله كما سألوا جخص كما سألوا الناس يقول الله اعلم ويردها إلاه الى الله إليه يرد المساع يعني كما سئل الشخص والمثال أبو مساع يقول الله أعلم فيرد الأمر إنك الله أعلم منه والله لا هذه هذه يداري بس إن الله أعلم يعني هو ذي هو عارف فكل ما يعني إذا سألو قال إليه يرد يعني كما سئل في يكون يرجعها يردها المفروض إلى إش ما يرد هذا الأمر إلى الله العلم لأن الله هذه العلم قال إنه حتى حاول اليهود يا النبي وحين قال الله يعلم الله اعلم الله الله لا اللي يقفر من دارين ان ما دارين حد وحين قال إذن اليه يرد علم الساعة؟ بس وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمها لا يحصل شيء في الكون الا والله اعلم فالواحد في, في علامات قبل يحصل يعني, يعني من قبل في يوجد ما تخرج من ثمرة يعني أي ثمرة تخرج من من الكم, الكم الوعاء بيخرج منها ثمرة من تخرج منها ثمرة ولا ما بتخرج ثمره إلا والله يعلم في كل ما ما تخرج من ثمرة أي ثمرة بل هي العالم كله لا والله يعلم ما تخرج من ثمرات من اكمامها اذن الكم اكمام جمع كم والكم هو الوعاء وعاء الثمره هذه بتخرج منها ثمرة يقولون لها ازهر في الرمان قال وما تحمل من انثى الا قال أي ولا تضع الا بعلم اي امراه تحمل يعني, يعني تصبح حامل من البدايه ما بتحمل الا بعلم الله في العالم كله من البدايه هنا طبعا ما قال لنا ما, بي... ما هذا الأشياء ما يبلغ خاصة بالله لكن قال لنا أن الله بيعلمها ما بيحصل هذا اللي هو الله قد يستروا الآن يعلمونها حملت الله ما حملته لكن أيضا ما بالله بعد ما يحمل فترة جده لأنه في البداية بداية الحمل ما بي... ما يعرفوه فقال لكن الله ما بيحصل أي حمل في أي مكان في العالم إلا ويعلمه يعني من البداية من أول ذلك وماذا قال وما تحمل من الأوزان؟ يعني إلا بعلمه، ولا سبع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أي نشرتائي قالوا أذنك. رجع قال ويوم رجع ويوم القيامة حين رجع يناديها ولاذي ما الذين آه رفضوا أن يوحدوا الله فأصروا على أن يعبد الله. رجع يناديهما الله وأنا يعني يوبخهم توبخ. هم ذا الحين وين شركاء حبوا نذيجوا من شركاء لله؟ ها ماذا الحين وينهم؟ كان بيبدو الأفنان بيقول انهم شركاء لله وانهم ايه بيقربهم لله قال ها وين مش ركائك يعني تهكماً بهم لهم في اللفاقه ما مش ركاله يعني وانا يبيت تقلوا انهم شركاء يعني كان بيقول وان الشركاء ذي قلت انهم شركائي يعني وين شركائي على زعمكم ما بلد يعك ان حتم الآية رجع يبين انه برجع ايه برجع كيف برجع يوقفهم هؤلاء المجلسين هذ رفضوا ولا ما له الا اثبات له ما له يعني الله اللي يستحق العباده والوحيد الذي يستحق العبادة لأنها العالم بكل شيء والافنان ما تستكي ما لها ما بتدريب ولا بحاجة ويوم يناديهم ما هو على اللي قلنا لا سهله بيصير يقول واحد خلص اذا من هذا كلها بيفهم واحد إن الله هو الاله الواحد الذي لا إله الا هو لأن هذيب يعلم بالاشياء ويعرف قال ما شافوا من ولا قال ما من ثمرات من اكنامها ولا تحمل وما تحمل من انثى ولا تذل الا بالمهزونه ما هم ما يعرفوا ولا شيء اذا المفروض ان ما يفكروا في يعني في مقارنه بينهم وبين الله حتى يجعلهم الهه مع الله لكن برجع قال يوم يناديهم في يوم القيامه برجع يضرب وي بيقدروا حاله ثاني بيقول ما عاد هنافع فيهم كان انهم ما بلمش عندك ما عاد هنافعني من الله اني قد فما جاء يوم القيامة ويرجع يقول لهم ربي ها وين شركاء عمل الحين اين شركائي قالوا اذن الناس اذن الناس يعني خبر أخبرناك اخبرنا والإعلام قالوا اذن الناس ما منا يعني خبرنا على ما بحد ما بحد يعني ما منا من جيد يعني ما منا من يقول بان هناك شريك لك آه فالظاهر إذا بنفهم من ذل آية بنفهم قد إن الله بيسألهم أكثر من مرة فنفهم إن الله بيسأل إذا هذا السؤال عليهم ياجل توبة يعذبهم يا كلها ونشركا حكمه ورجع الثاني وقالوا ما بحد على شريك ما بلان تدري وجه ما ما حد ما حد بيقول مننا ما مننا شهيد يعني ما حد بيشهد معك شركا ما حد بيشهد بأن معك شركا ما حد بيقول بأن معك شركا لما الحين قدرنا ويعذب ورجع قلها وين الشركة حقوني ثاني مرة قالوا آذنك يعني خبرنا لك. قلنا كأنه بيكرر عليهم هذا طبعا الملائكة على سنة الملائكة الصوت هذا بس قلنا الملائكة تهكما بهم حين يقولوا يعني يعني حين رفضوا على الانجيات وتوحيد الله يعقلها وين الشركة أمنا يقول لكم الله اين شركة ويعذبهم ويعذبوهم ورجع يقول الفترة يقول اين شركاء يعني مع التعليب يقول الزاده هي تو بيحصل كان واحد من هذا الحي يقول هذا هناك يعني خبرنا له خبرنا لك ما هناك بحال مننا بيقول انه مع شركاء يعني ماذا لا انت عرفناه قلنا ما نعرف ما, ما, ما بلا قال قال هاي حيبي اش تيقول ما هو نافع فيهم الحين يكسر هذا الموضوع ورجع يقولوا كذا ما حين يكسر هذا يعني في هذا اليوم بيرجع يقولوا ما بشي ما بشي مع الشريف ولا يعني لا شري ثلاث ويصر يعني وكل ما سانى يعني هذا أمر مبتوط معه ترددوا فيه يعني ما بحد شاهد يعني ما حد فيه والمع نبقي شري ثلاث ما بحد مننا بيقول مع الشريف شهيد يعني جي شهد بهذا الأمر يعني يذلبه وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل برجع ما عده نافع لهم قبل. ما حيقدواهم يا ملقيامهم ما عين حم... ما عدين فهم الذي كان بدأ يقدواهم يد... الأصنام الذي قالوا بيق... ما عاد خلاص ضاعت ما عاد حيث... ما عد هم سويلهم وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا قالوا يعني هنا ظنوا معنا عجل استعمل في العربي ها بمعنى ك... معنا ليجل الظن هنا بمعنى اليقين وظنوا ما رهم من حيث قالوا جيتي جنوا مع معهم من مفر محيص يعني من جاء ولا مفر ما عاد حين ايذ بيوم القيامه جاي يتاكدوا ويسجلوا ما امهم من يوم العذاب ها عندنا ما حد هناك الا هنا حين يحصل يعني هؤلاء تفحلنته ورفضوا الايمان بتوحيد الله ما نافع فيه من لجا يوم القيامه حلي جاي كذا ويجي كذا ويرجع يقولوا ما يوم القيامه ويرجع يدرون ما امهم ايه ما امهم منجى من ما يعني ملجا ولا ما مفر ولا ليش من عذاب الله لا يسأم الإنسان اذا لاحظنا كيف إنهم يت يت يتقلبون كان بيقولوا أهلا يا هو يرجع ورجع برجع يقولوا يا ملك يا مهلا ما بشيء عليه ما بالله يعني برجع يتغير حالا فقال أن الله بيزد كلنا كيف إن الإنسان بتقلب حالته يعني كأنها يعني بتغير زر قال كيف لا يسأم الإنسان من دعاء الخير الإنسان في غلب الدنيا ما يسأم خصوصا كل ما جاء له رزق زاد زاد وزاد النشاط واستمر ولا عادي يجي ملل من اي طلب لو يجي لك كم ما يجي لك يقول الله يطلب ما بيثأم من طلب الدنيا ما هو من الدعاء الدعاء ما بيثأم يعني ما بيثأم يعني اذا فين يطلب الدنيا وتحصل يحصل شيء ما عادي ينقل من هذا الأمر ويستمر فيه ويوافق به لكن عبتر قال ومعاوذي نفس قال وإن مسه الشر فيعوذ لكن كما يعني طلب الدنيا ويرزق الله ويعطيه ولا يزيد والطلب يعني في السعي وفي سعي وراء يعني كسب الرجل وكسب المال وعطاها الله وزاد وزاد ولا يسأم ولا يمز من هذا الشيء يعني ورجع كيف وكما الإنسان كما يعني ما استطاع ما جال فيه خلاص يأس ولا عقل الشيء الله ما بيسبر شيء فركب يتقلب أحوال الإنسان قاله يعني ما يعني شيء يرد هذا والله فيه طموح طموح ما يعني ما يعني طموح غريب ما يعني ممكن فيه طلب المال وكمان ما استطاع وفشل خلاص حطمه خلص ما يعني سابر شيء في كثير من الناس كان كذا يعني ما هو يعني ايش بتغير احواله ما هو يعني الانسان كأن طبيعة هكذا بتغير احواله اما يجب له طموح زيادة ولا يمل ولا يكل ويستمر على ذلك ولا قال إيه وإذا جاله مرة جا يعني ما عاد استطاع الفكر في شيء حرف أصابه ليأس وتحطم فأوسم كنوض ما عاد يدري إنه يعني يعني لو لكن لو الإنسان في الواقع لو يرجع أمره إلى الله أنه المخرج ما منفتح عاد يطلب يطرق يطرق التفيب مشاذي فيه ولا من إذا جاله يعني إذا عدم إذا يعني كان ما حالة عدم ولا فقر الله شيء لا شيء أس، إنه عمل في الله، وإن الله ذي بيغير الأشياء، والمفروض إن هيكل الأمور كلها إلى الله. قال ولا إن أذقناه رحمة منا. هذا يا أوس، يعني هيأس، ونحكي الكلام. جنود يعني يجنط يعني يجنا ما عاد يجاري شيء يجنط من من الله. قال أيه تكرار وفي مباررة. إنه لا يا أوس من جنود، روف ولئن إن عذقناه رحمة منا من بعد ضرّا مسّته لا يقول إن هذا، فتقول هذا من طبيعة بعض الإنسان. كما قلنا لكم جاره ضرّ مشكلة ما فقر زائد وشدة والله مرض والله ما وقف خطر وخاف ورجع إلى ربي وأنعم عليها الله فك الازمه هذه الأزمة واخرجه من أزمته. رجع يقول ايش هذا لي يرجع ينسى ان ربني هارجه الذي تبر الله ربي كل هذا يعتقد ان هذا لي يعني هذا باستحقاق يعني استحقيه من امي وخبرتي ومهارتي استطعت استبعدت احصل على هذا ورجع قال ايش يعني وينزع انزل الله بي ايه بيعطي هذا يعني يعني طبعا الانسان انه بي يعني ما بي ايش ما بيشكر وبينسى أن نعه النعمة عليه بسرعة مجرد ما نعم الله عليه ينسى ويرجع يسبب له أمور ثانية يعني يقول أمور يعني يجعل وجهه إلى أمور ثانية أو أسباب أخرى من خ خبرته ونحوه على هذا التفسير وبعدين بيقول إذا قال لا يقول إن هذا لي يعني بيقول إذا قد أنعم الله عليه يقول هذا لي خلاص قلت خلكم ليه قلت أنا أستحلف ما عاد يمكن يزول ما عاد يمكن يزول قد نعي ذا الملك ولا إذا كده نعم الله على ذي دي ولا ديمكن ينتعي وينسى أن رب ذي بيسبر الأشياء ولا بيسبر يبعدها وحتى أن يطقي ربما يصل إلى الحال أنه, إنه يطقي يطغى سبب النعمة هذه فيها ويقدر النقدة وإنكذا الله باينم باي عليه حتى له في الآخر قال وما أظن الساعة قائمة قال هذا لي وما أظن الساعة قائمة ما عندنا عباة تكمل قيامة ما عندنا باجي قيامة وإذا أه ولا إني رجعت إلى ربي قال وإذا رج إذا جاء وجابك يعني فرضا يقول لا بعض كثير من الناس وإذا فرضنا أن بايجوما تقوم قيامه فأيش بيلي بين أمر بيلي نعمة لأن الله قد نعم عليا في الدنيا ولا إني رج رجعت إلى ربي إنني أنتهى لي الخشنة قياسا على الدنيا وهذا القياس خاطر ما في آخره ما عنده يعني اللي في الدنيا بيترجع الإنسان مال صالح ولا ظالم ولا يعني مؤمن لكن ما, ما في الاخره قال نعم قال ولا رجعت الى ربي ان لي عنده لحسنه فلننبئ ان الذين كفروا بما عملوا يعني بيقسم الله يقول فلننبئ ان يعني اقسم لننبي ان الاه ننبئ ان الذين كفروا يعني نحن بنرجع نقول لهم بكل أعمالهم ما هو إيش ما هو في شيء والنبي إيش وننبا نحاسب عليها طبعا فان نبي الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب الغريب ما عاد ينفعه اي شيء ولا يرد عنا اي شيء ولا يحمي من الشيء واذا انعمنا على الانسان ايضا بكرر هذا المعنى قال واذا انعمنا على الانسان اعرض وانا بجانبه جانبه كما اثر الانسان نعمه عبد ذكر ربي اعرض عن ذكر الله ومع اني ذكر ربي ولها وغفل يعني في, في التمتع بالنعمه التي حصل عليها اعرض وانا ابي جانبه يقولون نعم يعني ابتعد وجانبه ربما قالوا كذا يعني حتى يكبر يقولون كنا عن التكبر كاننا ابي جانبه ابتعد كذا نحن انا واقف عند واحد بجانب اليمين ورجع اقول كذا اصطف على جانب اليسار فابتعدت بالجانب اليمين ترى هذا هو صيغه يعني يعني هيئه تكبر هي واحد يعطي تصداه ولا وعندها يعني عندي عندي الشخص فقال يعني انه يتكبر في عرض عن ذكر الله ويتكبر وينسى ينسى ان الله نعم عليه وما من لا شيء قل الاجر عطاه الله لكن تبي ويراه نفسه يقف فوق الناس ما يدري انه ما بلا الله نعم عليك حتى اذا يعني لو امرها الله انه يعطي الناس ما بلا شيء أعطاه الله يوزع يعني الله بعض المال وقال وزع بعضه على كذا ما هو الأمثلة أمانة عنده يعني ما اوجب الله عليه وينسى ويكبر ولا يس يش ولا يطيع الله ويعصي الله قال هذا كثير وضع كثير من الناس إذا أنعمنا على الإنسان أعرضه ونأبى جانبه يعني كما جاله نعمة يأخذه إيه ينسى ربي لكن وإذا مسه الشعر فذو دعاء عريق إذا جاء له الشغل ضرر مرض يعني خسارة رجع يعني أجد ربي ما كان بثلاء هام يدئي ربي إذا يعني كثير من البشر هكذا إذا أصبحوا في نعمة ما أبي ما أبي ربي ما شغلين إليه في طلب زيادة أقول في فتمتع بها لكن يعني ما ربي ينسى كما قال جاء له قرصه فنجعي إيه صلاة ربي ويبلغ أوقات يخصف له أوقات ويكثر من الدعاء قال ذو دعاء حريق يعني كثير قال وإذا ما استهى الشرف لدعاء عدد فقلنا هذا الفرق يعني الآية يعني ما تتعارف مع الآية السابقة قال لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن ما استهى الشرف يعوثم ما ما يشترنا الإنسان بيكثر الدعاء لله يعني لا يزعم الإنسان من دع تقال هنا قال هنا لا من دعاء الخير يعني ما بيسأم من طلب الرزق طلب الرزق طلب الرزق وهنا قال وإذا عمن أن عمن الإنسان وهنا إذا إذا جمع النعمة الآية الأولى بتفيد إن الإنسان إذا هو مع خير بيدع إلى الخير لكن ما أنه بيدعي ربي يقدروا بي بي اه اه يعني بيطلب الرزق يعني ابن اه بي بيشتغل بيعمل وهنا إذا أنعمنا على الإنسان يعني فلو ما ربي ما أبي ذكر تقول ما ربي يعني بإنسان ربي وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عليل قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أظل ممن هو فيه قائم بعيد يعني هم قلنا لكم بي يعني أعجب بيكذبوا قبل يتاملوا قبل ينظروا في الكلام قبل يسمعوا الكلام بحاله لا يسمعوا كلام الله ولا يسمعوا كلام رسول بحاله لاكن يسمعوا الكلام في كسارعوا الى التكلف فقال اي سارعوا اتاملوا انتبهوا قال وش لو افرضوا ان جاءوا وكذا يعني خلاص خلني لكم افرضوا ان يكون فيه خطر عليك لازم تتاملوا قل ارايت ان كان من عند الله وحلو اجره من عند الله يقول لهم كذا كلهم يعني تخيلوا افرضوا في نفس يعني حلا في نبوتهاتهم هذا الفرضية وش ناجوم عند الله بس فكروا في هذا الكلام. مجي لكم تنتبهوا في ذلك الكلام بس تركزوا وش بتفهمونه. كل أراءيهم إين كان من عند الله ثم كفرتم به. وش من أظل يعني إيش ما عبدها أظل لأنهم قلنا مو بالله مصدق إن الله ذي خلق السماوات والأرض وقادر على كل شيء. قال هاد فكروا وثلاثهم عند الله صدق. فكروا في هذا الدواء ما هي ما هي ما هي بسيطة. قال حين قل إن كان من عند الله إذا به. فمن أظل من من هو في شقاق من أحد أظل من من وقع في هذا الم هذا الـ في في شقاق وخصام ومش ومعاناة هلا ما أحد أظل له فانجبه هذا ما هي ترسالة لا كنت يعني شرعوا فكروا يعني ايه؟ قال إذا في شقاق يعني كأنه في خصام ومنادعه شجارهم شدة قال سنريهم آياتنا في الأفالم وفي أموفسهم حتى يتبين له لهم أنهم حق. هذا تفسرها الدتفاظير سنريهم. منها أنهم قال بأنريهم آياتنا يعني أشياء تدلهم على أن نحنا يعني على أن الله مؤيد للرسوله وهي بالانتقام منهم في كثير من الآيات. يعني في يعني أن الله عجل لهم عقوبات في الدنيا. هذا بتفصيل. للحينه بيقولوا العلم الحديث. إنه يعني بيكتشفوا كل ما مرّ من الوقت بيكتشفوا أشياء عجيبة ويبدأ ذكر هالقراء وما به ما يعني كنا معنا سنريهم يعني برجع إيراف المستقبل أشياء يعني حتى يتجنوا إن إن هذا الكلام صدق وأن هذا من عند الله <تصفيق> هذا هذا يعني الآن قلنا وحين الكلام في الواقع جالسين يريهم غير الكفار والكفار لو لا لا عنا ما ذي كثير من الأشياء. حقائق المياه يصل إليها القفه ماذي بيراه ماذي بيدلكوها فكان بعيسى تفسيرا ايضا بهذا المثال إن سرورهم آياتنا نحن برجع نخلي إن يرى آيات عجيبة تدل على أن هذا الكلام صدق مثلا مثلا أشياء تخبر بها القرآن وجوقدها هذبوها ولا يرضو ويجي يعني خلاف الأهل يعني ما يقول العلم أو يفهم ولا ما يقدر الناس ورجع يكتشف الناس بعد انها حقيقه إذا سنريهم آياتنا في الآفاق ما قال في الآفاق كان في السماوات وفي أنفسهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى في أنفسهم بعيد بايت... بعيد يعني يعني يعني يعني عجيب صنع الله كيف آيات عجيبة في الإنسان أجيال كثيرة وعمل عجيب عمل عجيب ودقة يعني... يعني لا نهاية له فهنا إذا يتأمل بالجائراء حتى يؤمن بالله كان سوريهم آياتنا آيات في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق تبين لهم بدهم يمنوا بدهم ما يمنوا. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء جيد يعني أولم يكفي ربك ما كفاهم ربي المفروض إذا قال ربي يكفيهم ويؤمنوا ويكفي. إذن هنا ربك فاعل يكفي. بل باب يقول زائد الزاج في بعدها اذن نقول كفى بالله وكيلا يعني كفاء الله ان كفى بالله وكيلة. يعني الله هناك لم يكف ربك يعني يكفي الم يكف ربك هو ربك اذا فعل مرفوع يعني في المحل ولو مجرور الله ب باء زائده في بعد يكفي. اولم يكفي ربك يعني اولم يكفي ربك أنه على كل شيء شاهد يعني بدل من من رب يعني ألم يكفيه ما كفاهم إن ربي داري بكل شيء وشاهد الكل شيء ومدرك لكل أفعالهم ومراقب لكل أفعالهم ما ما هذا حتى أنهم يؤمنوا على المفروض أن هذا يكفي الإنسان يدري دين الله رقيب على كل شيء وعالم بكل أعماله إنه يكفيه في الانجذاب لله وترك الله يعني وترك يعني الرسول ألا انهم في مريه من لقاء ربهم لكن هم يتشككوا في هذا اليوم في لقاء الله يتشككوا في لقاء الله يعني ان في يوم انهم بيحاسبوا فيه وعاجبوا ألا إنهم في مريه من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط لكن الله ألا يعني بيقوله لكم استفتاحي في تأكيد الكلام إن, إن الله بكل شيء محيط يعرف يعني كل شيء ويعلم كل شيء فلا يمكن أن يخفى على شيء ولا يعني ايش يعني لا نتجاوز عن كل انسان سيجد ما عمل محضرا ليش يوم القيامه